Oh, <laughs>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 وبعده فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى وأن يجعل هذا العمل سببا لنجاتنا من النار وسببا للحقين بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك ومولاه وبعد أيها الأحباء الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا في هذا الحفل الطيب المبارك الذي نسأ الله سبحانه وتعالى أن يجعله موفقا مسددا بإذنه سبحانه وتعالى حفل تكريم أوائل المعهد القرآني الدعوي بفضل الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم نعمة من النعم العظيمة التي من الله بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتقال ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن أفضل هذه النعم القرآن الكريم كتاب الله العظيم وحبله الممدود هذا القران العظيم هذا الدستور الذي يحق للامه المسلمه ان تفتخر به الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال ربنا سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وافضل واحسن ما نبدا به القران الكريم مع الدكتور محمد عبد الرحمن فليتفضل جزاك الله خيرا اعوذ بالله من الش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 in الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم goede, واجر عظيم إِنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون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 فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم جزاكم الله خير الله. المعهد القرآني الدعوي هذا المعهد المبارك الذي نشأ بفضل الله سبحانه وتعالى لإحياء قضية القرآن الكريم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ول يعني إعادة القرآن الكريم لمكانته بين المسلمين. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عن المعهد القرآني الدعوي وعن رؤيته ومنهجه يكلمنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور حازم شمان القائم على المعهد جزاه الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني فضل منت الله سبحانه وتعالى من سنتين ونصف تقريبا شهر تسعة 2014 بدأ المعهد القرآني الدعوي متوقع ان احنا نحكي قصه يا جماعه ولكن هو مفيش اي قصه يعني المعهد بدأ زي ما كانش فيه قصه يعني ما كانش فيه مثلا حاجه كبيره حصلت ونشا المعهد ولكن كل الموضوع ان كان فيه هم احنا ليه كده في الواقع كان فيه هم ليه في ناس كتير بتمثل عواميد عواميد حقيقيه ولكن العواميد دي مش قادره مع بعض الناس تكون عماره عمود ما فيش انسان يقدر يسكن في عمود ما فيش انسان يقدر يعيش في عمود ما فيش انسان يقدر يعيش في ظل عمود انما الناس لما بتبقى العواميد بتكون مع بعض عماره بيبقى فيه ماوى للناس توئ ليه قضيه التربيه لما غابت قضيه التربيه زي ايام كان مصعب بن عمير تايه مستني اي حضن يحضنه وربنا بيقول للنبي اخفض جناحك لمن اتبعك يعني خدهم في حضنك بالتعبير العام بتاعنا خدهم في حضنك كام ملتزم الوقت تايه كام واحد نفسه ان يلاقي حضن يحتضنه وياوي اليه ويربيه ما كانتش القصه اكتر من هم يا جماعه ما كانتش القصه اكتر من هم زي منظر سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وهو خارج وفرعون جايب الجيش بتاعه كله وراء موسى وبني اسرائيل وهم مقتولين وفجأة يتذكر وصيد سيدنا يوسف سيدنا موسى يتذكر وصيد أخوه النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ما تخرجوش من مصر بدون أن تأخذوني معكم بدون أن تأخذوا جسد جسدي معكم في اللحظة هذه اللحظة لحظة لا تتخيل أصلا يعني فرعون جاي يقتلني أنا في عرض لحظة أنا مسته... أنا اللحظة ممكن تفرق في مصير هذه الطائفة كلها منظرهم هما بيدوروا على قبر سيدنا يوسف منظرهم هما بيحملوا يوسف يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما حملوه استبان لهم الطريق يعني كانوا مش عارفين يوصلوا منين للمكان اللي هيعبروا منه فلما وقفوا عشان الاخوة لما بنظر سيدنا موسى بيخاطر بروحه وبحياته واصطف كله بيخاطر بروحه بحياته عشان سيدنا يوسف يو موسى ويوسف الاخوة في الله واخوة الانبياء في الله فلما حملوه استبان لهم الطريق الدنيا نورد لما هديقبل العواميد ان تكون مع بعض عمارة الدنيا هتدور وهنقدر ان احنا نقص صر في الواقع آلام شديدة جدا يعني كانت موجودة أو هموم شديدة جدا كانت موجودة لا أنسى أبدا يعني اللحظة اللي من حوالي 12 عشر سنة. 12 سنة والواحد يعني من اول ما التزم كده سنوات عشه في الام شديدة جدا لانه ما لقاش فعلا حد يقدر يهتم بيه برضو ما لقاش حد يرضى انه يقطع من وقته ومن جهده ومن فكره ومن دعوته عشان يحضنه ويهتم بيه وفي لحظة من اللحظات الواحد كان واقف مع احد اخواننا بعد ايام من التزامه بعد اسبوع من التزامه وقفين مع بعض كده وبعدنا عن بعض خلاص انا كل اللي في نظري انت التزمت عايز مني ايه خلاص انت دخلت الطريق عايز مني انا وظفتنا ان احنا بندخل الناس للمسجد بعد كده ما دعوه بيهم وظفتنا ان احنا بنركب الناس من القطر ما دعوه اللي بينزل من الناحيه التانية عايز مني ايه ولقيته بيبصلي وبيقول لي انا انا, أنا ولقيته فجأة همر في البكاء اللحظه ده يا جماعة هي <تصفيق> يعني اصعب لحظه مرت في الواحد خد الواحد فيها قرار يمكن صعب انه يقدر ينفذه ولكن خد فيها قرار انه لا يمكن يسيب التربيه لا يمكن هنسيب الاخوه تتعذب زي ما احنا اتعلمنا في بدايه الطريق لا يمكن هنسيب الاخوه توه زي ما احنا توهنا في بدايه في بداية الطريق لا يمكن هنسيب الاخوه تدفع عمرها تمن لكل خطوه ولكل شبر في طريق ربنا زي ما في ناس دفعت قبلههم ازاي نوفر عمر بعض عشان فلحظة من اللحظات فكرنا في المعهد القرآن الدعوي فكرنا في فتح التربية من كتاب بيدرس جنب كتاب الفقه والعقيدة الى حياة الى مرحلة من العمر بتبدأ بالتربيه ولا تنتهي لحد ما الانسان بيموت مع التربية الى المقبرة يعني منساش في هذه اللحظات من سنتين وخمس شهور بالضبط لما كان المعد القرآني بيبتدت دور دكتور محمد رفعت اول مدير لهذا المعهد ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه يعني اللي قام بدور كبير جدا في هذه اللحظات وإن كان ما هوش معنا الوقتي او ما هوش موجود الوقتي في مصر ولكن فعليا الاجتماع ده والخير ده كان بسبب هذا الرجل والله حسيبه ولا نزكع الله احدا منساش فضل موقع الطريق لله انا بقول الوقتي الدكتور احمد لولا لا موقع الطريق لله مكان المعهد القرآني فقال لي لو لا الله مكان المعهد القرآني ولا الموقع الم ولا اي حاجة في يعني لولا موقع طريق الى الله ما كان هذا المعهد جزاهم الله خيرا كل ما الواحد بيحاول انه يدير مشروع دعوي على النت أو السوشيال ميديا بعرف فعلا قيمة الموقع وقد ايه موفر علينا وقد يعني ربنا سعاد على شايلنا بسبب هذا المشروع المبارك ربنا يبارك فيه وفي القائمين عليه بشكر المدير الثاني للمعهد دكتور احمد الشيخ احمد طاهر ربنا يحفظه ثاني مدير للمعهد بعد دكتور محمد رفعت اللي تسلم هذه الامانه ومنة الله سبحانه وتعالى كان اضافة حقيقية وزي ما النبع صلى قال على سيدنا علي بن أبي طالب لأطياننا الرأية غدا الرجل يفتح الله على يديه القضية يعني يعني مش قضية يعني في مقاومات احنا ممكن بنحكم بيها ولكن في النهاية يفتح الله على يديه فمن اول ايام تسلم فيها ادارة المعهد وفتح الله على يديه حصل نقل في المنهجة حصل نقل في يعني اضافة ناس من اهل العلم والفضل معنا حصل نقل يعني مش هنقول ده بسبب تخطيط ولا, ولا ولا ولا إنما يفتح الله على هديه يعني بنشكر المدرسين وشركاء هذه السفينة اللي اللي اللي كلنا تشاركنا في بناء هذه السفينة مع بعض من أول ما المعهد يا جماعة كان يعني حاجة أبسط من البساطة مناقدرش إن احنا نقول البداية البسيطة خالص خالص في المعهد لما كان مدتين بس ولما كان يعني تصور بسيط جدا ولكن كان فيه رغبة إن احنا نزيد ولعل الله سبحانه وتعالى فتح علينا بسبب يعني هم بعض شركاء هذه السفينة ان فعلا نحول التربية لعمل منهجي يعني وهذه المحاولة اللي بنحاولها في المعهد القرآن الدعوي تحويل التربية لمنهج تحويل الطريق لمنهجية يعني اهل الدنيا حولوا كل حاجة عملوا منهج لكل حاجة للوصول لقمتها فكذلك بنشكر دكتور محمد جودة ربنا يحفظه وباركسي انا محبه في كل عمل من كثير من الاعمال اللي احنا بنعملها زي عمرة التربية زي زي ان انا أشكر يعني اشكر يعني ثم اشكر دكتور محمد جودة لانه دايما بيبقى له دور معايا في بدايه اعمال بتبقى صعبه عليا ولكن جزاه الله خير رب بمروءه وبشهامه بيشارك وبيسند في وقت ممكن فيه كتير بيبقوا مش متشجعين انهم في الوقت ده طبعا اه في اه اه يعني دكتور محمد عبد الرحمن يعني شريك الكفاح والالم في هذا الأمر ويعني واللي تحمل واللي قابل مواقع يعني جزاه الله خيرا يعني رغم دوره في رغم دوره في الموقع منساش انساش يعني منساش انساش يعني ايه واحنا بنقعد وبنتناقش وبنفكر مع بعض وهو بيتعامل بانتماء غريب وانتماء عجيب لهذا المشروع وبعد كده ممكن يوافق انه يمسك موقع صغير في ترمة او في زنة لانه شايف ان احنا عايزين اخواننا يدهم وعايزين اخواننا يتقدمهم اه بشكر اه طبعا كل اللي انضاف الينا في السفينة سفينة المعهد هذا العام فضل منه الله شيخنا الشيخ علي الشوشة ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله كده حضن حاني كده علينا جميعا في هذا المعهد ويجعل له دور وفتح في تطوير المعهد وفي جبر اي نقص فيه باذن الله سبحانه وتعالى انضاف الينا الشيخ فارس المصري ربنا يحفظه ويبارك فيه حبيبنا الغالي وبنعزيل المرة الثانية على وفات يعني اخو زوجته البقاء لله انضاف الينا هذا الترم يعني فيه نقلة جماعة زي ما الشيخ ا الله بزيلا وإخواننا الأفاضل والمدرسين الأفاضل هيبينوا اضاف الينا نقلة منهجية في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى دكتور سعد ساعد بشمهندس سعد علي دكتور محمد ثروت ما ننساش أبدا أخونا الشيخ محمد مرسي ربنا يحفظه يبارك في العلو يتابعنا دلوقتي دكتور مصعب يعني كثير من الأسماء اللي شاركت فيه دكتور احمد شنهاب كثير من الأسماء اللي شاركت ولا تزال تشارك وكلنا لا زال في السفينة يعني ممكن تلاو حد بين الترم ده وحد مش موجود الترم ده ولكن كلنا موجودين في السفينة زي ما هتشوفوا الوقت مع بعض جميعا ان شاء الله بزينة وكلنا مكملين مع بعض ان شاء الله للنهاية بنشكر طلبة المعهد اللي دائما قلتلكوا يعني أنا بقول الوقت طلبة المعهد في سنة مش هقول أولة وثانية ألف مبروك يا جماعة الوقت ثانية وثالثة يعني المعهد الوقت بقى في الدفع الثالثة فضل منه تلمسوه تعالى والمفروض إن في خلال أسابيع قليلة قد نستقبل بالدفعة الجديده كمان بإذن الله بقول لكم زي ما قلتلكم من اول لحظه انتوا مش طلبه بس في هذا المعهد انتوا شركاء في البناء انتوا شركاء في بناء هذه السفينه وبكره ان شاء الله باذن الله هتبقوا يعني جيل بيسلم لجيل وقوة كل جيل في الجيل اللي قبله زي ما بيقولوا هتبقوا بكره ان شاء الله باذن الله انتوا المدرسين وانتوا المعيدين مش معيدين الوقت اللي هو يشالوا مواد دي وكده إن شاء الله باذن الله يقوموا وربنا يوفق لهم عفرتهم هتبقوا المعيدين يعني ايه اللي بيدرسوا للطلبه وهتبقوا المطورين وانتوا الجيل اللي منتظر التغيير وطفرة التغيير على اديكم بحيث ان كل واحد يجي يمثل اضافة حقيقية هي دي رؤية المعهد يا جماعة رؤية المعهد ازاي الملتزم يمثل اضافة حقيقية ازاي ما نبقاش عدد وخلاص ازاي نحقق الفلاسية المص... الصعبة جدا في هذا الواقع ان انا بقى متدين ومحقق الثلاث حاجات السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي السعادة والنجاح والتأثير المجتمعي ازاي وانا متدين وانا متب ما اتعزلش ما اساومش ما بين ديني وما بين الحياة ما بين اننا اننا بقى انسان متدين او اننا بقى انسان عايش ازاي ان احنا نقدم نموذج جديد ازاي ان احنا نطلع ملتزم معاد تأهينه للحياة مرة اخرى دي الاهداف بتاعتنا في هذا المعهد الرؤية بتاعتنا في هذا المعهد كفاية ابتصار في اخراج الاجيال المتولية ال الدين العام بتاع مستوى الصف لازم يعلى جماعة ال الاية اللي بتحرك المعهد ده كله هو قول الله قفينا على اثارهم برسولينا اثارهم اثار الرسل الرسل كان لهم اثار بعد الاف السنين لا تزال موجودة التربية الدعوة الميدانية التجرد الاخوة والتعاون الالتفاف حوالين اهل العلم الارتباط بالنص وبالوحي اثار رسالة المعهد انه يحول التربية من كتاب كتاب بيدرس جنب كتب الفقه العقيدة الى حياة وعلوم ومناهج حقيقية نتضطلع منها جميعا ونفجر الطاقة التربوية داخل العلم الشرعي والعلم والتربية نادي مبنى حقيقي لإخراج اجيال تشيل الأمة وتقود الأمة اللي اتحركوا قبل ما يتربوا زي بعض المسلمين الفتح كده خدوا قصة للتربيه بسيط ولكن لما شافوا السهام كثير منهم هرب اللي اتحركوا بعد التربيه زي الصحابة لما تربوا في المهد في العهد المكي قادوا العالم وغيروا الكرة الأرضية كلها ما كانوش ما كانش يعني أكبر كتاب للصحابة ما بيجيب لكش مئة صحابة أو مئتين صحابي وقال إيه ولكن قادوا العالم وقادوا الجزارة العربية وقادوا كل من شاهد لا إله إلا الله ونحن ورسول الله في هذا الوقت لفتح العالم كله رسالة المعهد هو إعطاء التربية حقها رسالة الأنبياء سورة يوسف أول مشهد فيها المربي يعقوب عليه الصلاة والسلام بيربي الطفل يوسف وقاعد يربيه وقاعد ودوف في جلس التربية فردية ما بين مربي وطالب نهاية سورة يوسف على العرش رفع ابايا على العرش الطالب بقى ملك والمربي بقى بيبوى على العرش وكل الجيل ده بقى بيقود عملية التغيير والتربية والناظر في هذه الأمة بسبب التربية التربية هي اللي بتغير الواقع والتربيه هي الفردة الغائمة يعني ان شاء الله بإذن الله رؤية المعهد تتضح أكتر وأكتر مع كل مدرس من المدرسين وشيخ من المشايخ ومربي من المربيين بإذن لو بيتكلم أنا آسف أن أنا قطلت ولكن يعني هي مشاعر رصمي عن الواحد أنه يتكلم في هذه اللحظة اللي احنا بنتفتكر فيها السنتين ونص اللي فاتوا عنده ازاي لحد ما وصلنا لهذا المشهد اللي بإذن الله سبحانه وتعالى لسه كل سنة وراء سنة بإذن الله يبقى أزياد لحد ما حلمنا الكبير اخواني واخواتي في الله ان المعهد ده يبقى كمبريتج العمل الاسلامي في التربية يعني يبقى الحاجة اللي تثير قضية التربية في الواقع ربنا يستددكم على قد إخلاصنا وإنما لكل امرئ ما نوى جذك كما تكلم الدكتور حازم عن رؤية المعهد وأهداف المعهد نعيش الوقت كده مع مقطع إن شاء الله من إعداد طلبة المعهد وفريق يعني العمل بالموقع عن ما استفادوه من المعهد القرآن الدعوي يعني مشاعر بصراحة جميلة هنعيش مع المقطع إن شاء الله بإذن الله من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم نسلك درب العلم إصلاح وإخاء علم إيمان ودعاء إثارة بر بذل وعطاء نسلك درب العلم ونعمل غبص نصلاح وإخاء. عيّم إيمان ودعاء تار بذل عطاء نسلك درب العلم ونعمل الله الجبار من نور وبعزم الجاري نسلك درب العلم ونعمل الله الجبار من نور وبعزم الجاري نسلك نسر درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الازهار وبنهج الور اللطوار نسر درب العلب ونعم قدس منك الغيث نقطف من كل الازهار وبنهر الور اللطاري نسلك درب العلم و من الله الجبار من نور وبعزم كالنهر الجاري نسلك العلم من الله الجبار من نور وبعزم Kennij het geval de kerk. van de هذا المعهد كان من اجل التأسيس من اجل البناء التأسيسي من اجل اخراج كوادر حقيقية عندها فائض علم حقيقي تو ترضى وتقوم بدور الدعوة الميدانية والتربيه الميدانية على شبكة النت. من نعم الله الجبار قدس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من الله الجباري من وبعزم الجاري نسلك درب العلم ونعمل من الله الجباري من وختاري وبعزم كن نهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس نسلاح وإخاء علم إيمان ودعاء إدار بذل وعطاء نسلك درب العلم ونعمل قبس نسلاح وإخاء قيم إيمان ودعاء إيثار بذل وعطاء نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار لولا هذا التعاون ولولا هذه النفوس المتجردة اللي موجودة والجنود اللي موجودين في هذا المكان مكان هذا المعهد من كل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الازهار وبنهج الور الطراري نسلك, نسلك درب العلم ونعمل الله الجبار من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك العلم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم alslukte rabbel, almi, walame, zorup, en khuyul, en nida, wajul, en jebal, en shama, beddi, en shumuk, en ayba, alslukte وهجل والجبال ثمى بالدين شموخا واذا نسلك دربا العلم ونما درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كن نهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كن نهر الجاري نسلك درب العلم وإخاء علم إيمان ودعاء إيثار بذل وعطاء نسلك جرب العلم ونعمل خبس نسلاح وإخاء قيم إيمان ودعاء إقرار بذل عطاء نسلك دم العلم ونعمل الله الجبار من نور المختار وبعزم الجاري نسلك العلم الله الجبار من نور المختار وبعزم الجاري نسلك نعاهد ربنا ان احنا نظل سفينة واحدة نعاهد ربنا ان احنا نظل فريق واحد دعاهد ربنا, ربنا ان احنا نظل شيء واحد فراحة مشاعر عظيمة يعني ملخص الكلام ان طلبة المعهد من لنا مشاعرهم وما استفادوا من المعهد ارتباط بالقرآن الحياة بالقرآن ارتباط بالصحبة الصالحة مشاعر الجسد الواحد مواجهة الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى اعظم حاجات ذكروها مسألة انهم وجدوا اللي يهتموا بهم وده امر ده مشكلة ذكر امر فقدوا كثير من الاخوه وكثير من ال يعني من دخلوا في طريق الالتزام ان يجد من يهتم بيه فإنسل الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذا العمل موافقًا مسددًا وأن يظل دائمًا على ما ميود الله سبحانه وتعالى الآن مع كلمة موقع طريق إلى الله ويلقيها بمشيئة الله تعالى دكتور أحمد أمين مدير موقع طريق إلى الله فريد فضا جزال أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله, الرحيم. بسم الله, الرحيم. بسم الله الرحيم. وطبعا يعني عشان ما موطوس عليكم يعني أنا طبعا.. مش هكلم كتير مختلف عن الكلام اللي الدكتور حزم جزاه الله خيرا قاله يعني لإن إحنا يعني ذا ودي حاجة يعني أظن الكل علمنها إن كل إن إن رسالة موقع طريق الله وقيم موقع طريق الله اللي بيحاول نرثها في الواقع إحنا أول ما من تعلمنا منه هذه القيم وهذه الرسالة هو الدكتور حزم جزاه الله خيرا يعني فطبعاً أنا مش هكلم كتير يعني كلام مختلف عن الدكتور حازم قاله لكن هذكر بس هو المعهد القرآني زعوي بالنسبة للويت والله بيمثل ايه طبعا يعني مسألة طبعا اولا ايه هي رسالة موقع تارك الله اولا احنا رسالتنا الاساسية اللي احنا عايزين نصل اليها يعني ودي يعني رسالة كل داعية الى الله المفروض ان هو يصل اليها هي نشر مفاهيم الدين الاسلامي وتربيت المجتمع عليها يعني لو لخصنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في وحياة الأنبياء أنه النبي إزاي أنه هو استطاع صلى الله عليه وسلم أنه يمثل معاني الوحي في الصحابة وفي التحرك للدعوة وتبليغ دين الله إلى الأرض كلها فده المفروض أنه هو دي رسالة أي رعية لله رسالة أي رعية لله أنه ينشر مفاهيم دين الإسلام من خلال تربية المجتمع عليها وده من خلال مجموعة أهداف يعني بنصد لدود من خلال مجموعة أهداف أهم هدف فيهم هو زي ما احنا شفنا في الفيديو كده فكرة بيئة الإيمان إزاي يبقى عندنا بيئة إيمان حقيقية نستطيع أن إحنا نبص من خلالها معاني الوحي ونربي الناس عليها مش بس البس يعني مش مجرد معلومات مش مجرد معلومة الناس بتتلقاها لأ معلومة الناس تعيشها ففكرة ان احنا نعمل بيئة ايمان يستطيع الناس من خلالها انهم يعيشوا معاني الوحي هي ده الهدف الاعظم اللي احنا عايزين نصل اليه فاحنا في موقع طريق الله بكل مرافقه سواء على مستوى يعني غرفة الهداية الدعوية او مستوى منتدى طريق الله او مستوى على مستوى صفحة الفيس موقع طريق الله وكذلك الموقع نفسه بقى المكتبة المرئية يعني بنحاول ان احنا نصل الى نحقق هذه الرساله من خلال هذا الهدف واحنا بنتحرك هذا التحرك بنحاول ان احنا في قيم اساسيه احنا مؤمنين بيها طبعا يعني الناس اللي بيحضروا معنا احفلات كتير فويد والله اكيد يا الاي بيسمعوا كتير بس أنا, انا يعني دائما وابدا لازم اقول القيم دي لان احنا إن لما لم تتأجج هذه المعاني داخل قلوب العاملين لن نستطيع ان نصل الى هذه الرساله ولن نحقق هذه الرساله فلو كنت لسه بقول الاخوه قريبا بقول لهم لو احنا تخيلنا ان الواقع اللي احنا عايشين عليه او الدعوه الى الله قاطره بتمشي على شريط قطر لو قلنا يعني إن شريط القطر ده لو قلنا إن الإدارة والنظام الإداري واه هو شريط القطر أنا استعرضت كل هذه دكتور حازم يعني لو قلنا إنه هو إنه هو شريط القطر في وقود يحرك هذه القطرة يعني ممكن يبقى في شريط قطر وفي طريق على مدى الشوف وفي قطرة لكن القطرة تتحرك القطرة تتحرك بوقود الوقود ده هو الأخوة هو التجرد هو الاحتراق من اجل الرسالة اللي إحنا نصل اللي عايزين نصل إليها. فلو لو إحنا لو إحنا ما قدرناش إن احنا في كل من يرتبط بنا إحنا ما قدرناش ان احنا نتحرك من اجل الوصول الرسالة اللي إحنا عايزين نصل إليها اللي هي بيئة الإيمان التي ترستخ القيم. وطبعا من أهم الأشياء اللي عارفنا صلاة يعني ومن أهم اللي احنا بنحاول من خلال القيم. فكرة الوحي إزاي إنه إنه كان في ارتباط مباشر ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الصحابة الوحي القرآن والسنة وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني إحنا لو لو جبنا كده القرآن يتكلم عن القرآن يعني لو جبنا جمعنا الآيات كده اللي بيتكلم فيها القرآن عن القرآن هنجد انه إزاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بكم من الأوصاف نور وهداية وبصائر و وشفاء ورحمة وكم كبير جدا جدا جدا من المعاني سبحانه وتعالى تكلم بها عن القرآن وكذلك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كان التمثيل الحقيقي لمعاني القرآن على الأرض في بشر فا ففكرة إن إحنا زي إن نرجع نرتبط بالوح تاني ونرجع إن إحنا نحرك أنفسنا وإن الوقود الحقيقي اللي يحركنا هو الوحي الوحدة من أهم القيم إن إحنا بنحاول نصل إليه من القيم الثانية مهمة جدا زي ما إحنا قلنا فكرة إقامة الفرد المسلم يعني إقامة الفرد المسلم اللي هو بيكون هو اللبنة اللي تحقق هذا المجتمع في النهاية إحنا نريد مجتمع إسلامي مجتمع إسلامي ده يحقق بعاني الإسلام في نفسه وفي غيره وينشره في الأرض، فهو لو ما حايش معاني الإسلام هذا الشخص ما حايش معاني الإسلام في نفسه هو ولن يستطيع أن ينشرها، فبالتالي إنه هو فكرة قامت اللبنة, اللبنة اللي هو هذا الفرد المسلم اللي يقيم هذا المجتمع في النهاية اللي بيتحرك صف واحد من أجل أن يقيم معاني الدين دا يعني قيمة من أهم القيام نحرص نوصل إليه، ثم يعني إحنا طبعًا عندنا مجموعة أنا أختصر يعني والقبلة إما لي القيمة الرابعة من قيم شبكة طريقة الله النزول للناس فكرة النزول للناس الأنبياء يعني إحنا يعني جايز إحنا برضو كان عندنا تصور مختلف عن الدعوة شوية يعني الناس تخيلت وظنت أن الدعوة هو الشيخ اللي حيقعد في الدرس مثلا عشان يدي للناس درس أن الدعوة أنه فكرة الشيخ مثلا قاعدت المسجد ومستني الناس تجيله لا معنى الدعوة أعم من كده ده صورة من الصورة الدعوة يعني ليس هو الصورة ولكن ليس هو الصورة الوحيدة ففكرة نزول الداعية إلى الله إلى الأرض ونزوله للناس بلغتهم وبأفكارهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فبالساني قومه ده إنه هو عايش معهم وربنا ما كان بيتكلم عن الأنبياء أخوهم كان يقول كلمة أخوهم هود أخوهم صالح فكرة إنه إنه عايش في المجتمع ففكرة نزول الناس وزي ما بتروح حد بيتكلم عن فكره الدعوه الميدانيه الدعوه المدنية ده مش الدعوة الميدانية معناها نهدر في الشارع دعوة الميدانية ده مفهوم كبير قوي يعني وأنت تشتري حاجة من من المحل ووكلمت مع حد ب... ب... في كلمة في الدين أو حتى تعاملت بخلق طيب دعوة إلى الله فمفهوم الدعوة الميدانية مفهوم واسع ليس فقط يعني زي ما أظن الناس ناسا فكرة الجولات الدعوية أو كذا لأ مفهوم الدعوة الميدانية مفهوم واسع جدا أكبر بكتير جدا من مفهوم الجولة أو النزول في الشارع. فيعني عشان برضه موضوعش عليكم في يعني في النهايه طبعا يعني يعني تلقائيا لهذه القيم كلها يعني يعني وكانت فكره المعهد القراني دكتور حسن جزا الله خيرا ربنا يبارك فيه وفعلا برضه زي ما زي ما هو قال في البداية فعلا بجد بصدق يعني مش يعني يمكن شبك الطريقة الله استطعنا ان احنا يعني حاولنا ان احنا ان شاء الله يعني نوعين على اقامة هذه هذا يعني العمل ولكن الجند الحقيقي في هذا العمل هو الدكتور ابو يحيح جزاء الله خيرا الدكتور محمد رفعت هو كان الجند الحقيقي في اقامة هذا البناء من الصفر يعني هو زي ما الدكتور حازم قال هو مش معانا انا الله خيرا ولكن هو من الناس اللي كان ليها دور كبير زائد بقى طبعا بعد كده كل العاملين في شبكه طريق الله سواء اداره المنتدى او الإدارة الاعلاميه او اداره السوشيال ميديا والصفحه الفيس وغيرها من المرافق المختلفه لموقع طريق الله كانوا هم تبعا لهذا الدور ففي النهاية يعني يعني بقول جزاكم الله خيرا يعني يعني نحاول ونسعى ان احنا نجتهد انه غالبا ان احنا نستطيع ان احنا نوثق هذه رسالة ونرسخ هذه قيم ونصل الهدف المنشود ان شاء الله بإذن الله ويعني لو قلنا ان دي يوم البشرة اللي هو عايز زي ما النبي بيقول كده عاجل بشرة المؤمن إن النهاردة الناس اللي هتنجح وهتفرح وتاخد نتائج لكن في النهاية نريد يوم الجائزة بقى يعني نجد ده في صحاف اعمالنا يوم القيامة ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم جزاكم الله الرحمن الرحمن سريعا كده نعرض عرض سريع لبرنامج المعهد ان شاء الله في العام الجديد وزي ما نقول حزم تكلم ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذا العام بطفرة كبيرة ويعني وكان هذه الطفرة بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بفضل القائمين على المعهد ونصائح كل من شارك معنا في المعهد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني ربنا من علينا بالنصحين الأمناء اللي نصحونا في المعهد وعلى رأسهم فلقت الشيخ علي شوشة ربنا يجزاهمنا خير جزاء يعني صاحب الخلق العظيم وصاحب ساعة الصدر يعني اتاح لنا من وقته ونصائحه فجزا الله عنا خير جزاء وسائر كل الإخوة اللي يعني شجعونا وقفوا جرنا في هذا العام البرنامج المعهد إن شاء الله هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى سيبدا المعهد من غدا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله المعهد سيبدا من غدا باذن الله سبحانه وتعالى الاربعاء غدا بإذن الله سبحانه بدايه المعهد وانطلاقه حتى لا يعني لا نطيل على طلبت المعهد باذن الله سبحانه وتعالى عندنا المعهد في هذا العام يعني ربنا سبحانه وتعالى من علينا بطفرة في مواده وفي المدرسين بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عندنا في هذا العام عندنا باذن الله سبحانه وتعالى المعهد في يومين يوم الاثنين ويوم الاربعاء باذن الله سبحانه وتعالى عندنا يوم الاثنين عندنا يعني ثلاث مواد مهمين جدا من اهم المواد في المعهد عندنا ماده الورش في يوم الاثنين ان شاء الله بإذن الله الفرقة الثانية هيكون مرد بالورش دكتور محمد ثروت والفرقة الثالثة ان شاء الله بإذن الله سأكون في مع مادة الورش بعد كده عندنا يوم الاثنين بيضا مادة الحب والحياة دكتور أحمد سعد بعد كده عندنا ماده علوم القران ماده علوم القران ودي ماده يعني عظيمه جزاه الله خير فضيله الشيخ عبد الشوشه شاء الله بإذن الله يكون هو المدرس بإذن الله سبحانه إن شاء الله يعمل فيها على توصيل معاني عظيمة لطلبة التعامل مع القرآن. التعامل مع, القرآن. التعامل مع التفسير. كل ده كله وأصول القرآن. ويعني إن شاء الله بإذن الله ربنا شاء الله على هذا الصغر عندنا باذن الله سبحانه وتعالى في المواد في يوم الاربعاء في المعهد بإذن الله، سبحانه وتعالى عندنا التفسير الجزء الثلاثين باقي التفسير إن شاء الله يكمل التحازي مع الفرقة الثانية والفرقة الثالثة عندنا إن شاء الله مدّة العقيدة بإذن الله في شرح، متن نمعة الاعتقاد إكون معنا إن شاء الله، فليلة الشيخ فارس المصري، جزا الله خيرا يعني أن يمقطع من وقته ونصائحه عندنا بإذن الله، مدّة الحديث إن شاء الله عندنا شرح كتاب الأربعين الربانية ومعنا فيه الدكتور محمد عبد الرحمن عندنا ان شاء الله برضك يوم الأربعاء مادة الدعوة النظري هيكون معانا فيها الدكتور أحمد شنهاف في الفرقة الثانية والدكتور حازم في الفرقة الثالثة عندنا أيضا في يوم الأربعاء مادة الدعوة العملي الدكتور حازم شومان بإذن الله سبحانه وتعالى الفرقتين يصر الله وبارك له في وقته وجهده دي عرض سريع لمواد المعهد في يوم الاثنين والأربع إن شاء الله بإذن الله عندنا يوم السبت في يعني زي سكشن كم إن شاء الله اللي هي على التفسير فيقوم بقى دكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله لفرقتين يوم السبت الفرقه الثانية والفرقة الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا بإذن الله أثناء العام الجديد برامج مصاحبة، يعني بجوار الأيام اللي درست المعهد وكده، عندنا برامج مصاحبة. ثلاث برامج. البرنامج الأول هيكون إن شاء الله دورة في تفسير صورة من القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا برنامج دورة في إدارة تنظيم الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. وعندنا إن شاء الله لقاء لقاءات مع مشائخنا وضياعتنا الكبار بإذن الله أثناء العام بمشيئة الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا من ضمن أفكار جديدة في المعهد بإذن الله سيكون هناك امتحانات كل شهر امتحانات كل شهر امتحانات في كل مادة كل شهر وتقييم لكل طلبة المعهد في هذه المواد وأيضا عندنا امتحانات وتقييم للورش الورش عندنا يعني لها مكان عظيمه جدا وإن شاء الله هنسمع كلمة الدكتور محمد ثروت عن قيمة مادة الورش في المعهد فعندنا إن شاء الله تقييم للطلبة في الورش وتقييم للطلبة في المعهد وإن شاء الله يكون تكريم للأول والثاني في كل فرقة في هذه الامتحانات الشهرية بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله الفصل الدراسي أول من المعهد إن شاء الله سينتهي بإذن الله يوم الاربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر شعبان والموافق 24 خمسة ده انتهاء المعد إن شاء الله يعني قبل رمضان بحوالي يومين ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العيد باسبوعين إن شاء الله سبحانه وتعالى بالنسبة لامتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى هتكون بعد اسبوعين الآن يعني في يوم الأحد الموافق 29 جماد أول والموافق 26-2 دي موعد امتحانات الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الطالبة هم هيدخلوا الدور الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى دي كان عرض بسيط وسريع لبرنامج المعهد في هذا العام الجديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه يرضى وأن يسددنا ويرزقنا بخلاصة في القول والعمل وأن يجنبنا الزيغ والزال الأجمعين ما وليه ذلك ومولاه نبدأ كده سريعا نعرف رؤية أو فكرة سريعة عن كل مادة من مواد المعهد عشان تضح رؤية لاخواتنا واخواننا في طلبه المعهد وايضا في المشاهدين ان شاء الله معانا متابعين لنا الحفل الان عشان يعرفوا قيمه المعهد وقيمه كل ماده احنا يعني دخلناها السنه دي والمواد المستمرة معانا ان شاء الله باذن الله نبدا كده سريعا بكلمه فضيله الشيخ عادل شوشه جزا الله عنه خير الجزاء في ماده علوم القران وان شاء الله يكون له كلمه بردك عن يعني فائده التثقيل العلمي ان شاء الله لطلبه المعهد باذن الله سبحانه وتعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فابتداءا أنا يعني سعيد سعادة بالغة في وجودي في هذا البناء الطيب المبارك والذي يعني أثر في نفسي كثيرا سيما في التعليقات التي شهدها ويعني علقة في ذهني قول إحدى المشاركات أن المعهد أثر فيها في مواجهة الفتن وهذا أمر غاية في الأهمية لأن كثير من الناس بيرجع أسباب سقوطه في الفتن إلى أسباب يعني معظمها بيبرئ نفسه منها فبعض الناس يرجع أسباب وقوعه في الفتن إلى كثرة التبرج إلى كثرة الشبهات إلى ضغوط في الحياة وما إلى غير ذلك نعم قد تكون هذه الأشياء تعين الإنسان على الوقوع، لكن صاحب القلب السليم يستطيع أن يثبت أمام الفتن. ولذلك دي يعني رسالة لا بد أن نراعيها، وأنا لما استه في من خلال التعليقات أن المعهد يسعى إلى أن يخرج طالب علم عنده يعني علم ومنهجية في التعلم، وكذلك يعني يراعي مسألة حياة القلب. ربنا سبحانه وتعالى. قال في كتابه الكريم ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني لو مليون وحده خضعت بالقول صاحب القلب السليم لن يطمع لكن إذا كان القلب فيه دخل وفيه مرض فإنه يقع من أول وهلة فلذلك من المهم في حياة الإنسان أن يسعى إلى تنمية نفسه ولذلك وزكاة نفسه قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين نصوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قال العلماء في تفسير هذه الآية من نسي الله سبحانه وتعالى نسي الله في نفسه نسي الله في خلوته نسي الله في جلوته نسي الله في طريقه في افراحه في كل شيء يعاقب بان ينسيه الله نفسه ما معنى ينسيه الله نفسه لا يتفطن الى عيوب نفسه ومن ثم لا يسعى الى اصلاحها الى ان يلقى الله ثم قال اولئك هم الفاسقون بالاستغراق يعني من انساه الله نفسه حتما ولا بد سيذلغ منتهى الفسق هكذا فلذلك من المهم جدا احبتي في الله ان نسعى الى طلب العلم بمنهجيه تكون نيتنا في طلب العلم في هذا الاساس هو مساله اصلاح النفس ومسألة أن نصل بقلوبنا إلى حياة القلوب وأن نجعلها تكون قلوبا رجاع أواب إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نراعي الشيء الثاني مسألة الهمة العالية الهمة ينبغي أن تكون قوية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه رحل شهرا من أجل أن يسمع حديثا من عبد الله بن أنيس وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المؤمنون يوم القيامة حفاتا عراطا غرلا يعني بعض الناس هو قاعد في البيت الوقت ممكن يسمع من الدكتور حازم مثلا يعيشه مع الجنة ومرة يعيشه مع النار وهكذا ففي فضل سيدنا جاب الرحل عشان يسمع حديث واحد فقط عن القيامة يسمع في ذلك هكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر مخصوص من أجل أن يسمع حديث عقم ابن عامر من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخر سطره الله يوم القيام فقط وبعد أن سمع الحديث عاد مباشرة إلى المدينة مباشرة في الحال هكذا همة ينبغي أن تتوفر لدينا نحرص على طلب العلم على الهمة إمام الصيوتي عليه رحمة الله فاصطر نصف القرآن في أربعين يوما في تفسير الجلالين أربعين يوم فقط نصف القران وها همه عاليه ينبغي على الإنسان ان يراعيها وان يكون فيها فنحتاج احبتي في الله الى مساله الهمه في طلب العلم ان الانسان يعلم ان بالعلم نجاته بفضل الله سبحانه وتعالى وثباته في الدنيا والاخره لذلك العلم الذي ننشده هو العلم الذي يثمر عن عمل العلم الخشيه لكن العلم اللي هو لمجرد الثقافه وفقط واللي بعيد عن العمل فقد يكون حجه على الإنسان يحضرني في هذا قول أبو خلابه عليه رحمة الله تعالى في هذا المقام قال تعلموا العلم واعقلوه تعلموا العلم وعقلوه يعني تعلم وافهم ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به ما تتعلموش عشان تتجمل به تعلموا العلم واعقلوه ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به فيوشك إن طال بكم الزمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل أحدكم بثوبه وقال الله سبحانه وتعالى من قبل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أحبتي أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله عز وجل كلام مجرد كلام والواقع يكون الإنسان بعيد عن القيام وعن الصيام وعن القرب من الله سبحانه وتعالى. حسبنا أن هذا الطريق الذي نحن فيه هو طريق. إذا سلكنا يسهل الله عز وجل لنا به طريقا إلى الجنة والله لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لكفى أن النسان يحس يثابر على هذا فالمصابرة والمنهجية في طلب العلم والحرص على أن الإنسان ينمي نفس المسلم أحبة المطالب أنه ينمي نفسه طربويا يعني من خلال على مواد المعهد وجدت إنها تسعى إلى التربية الإيمانية التربية العقضية إلى التربية الأخلاقية والسلوكية إلى التربية الدعوية إلى مهارات البناء ومهارات التفكير تربية الإنسان في الفكر تربية الإنسان في النفس هذه بناء شخصية متكاملة فينبغي الإنسان أن يسابر ويحرز من أجل أن نعان تكون نية الإنسان في ذلك أن يسعى إلى أن يعمل بما علم في مادة علوم القرآن أحبة في الله سنسعى إلى أن نتعرف على ما كل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل لكن ما علوم القرآن كل باب منها علم مستقل بذاته لكن سنشير إشارات وحرصنا في هذا على أن يكون الكتاب المقرر عبارة عن سؤال وجواب وهي طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم بها تثبت المعلومة ويكون الامر فيها سهل وبفضل الله سبحانه وتعالى كذلك سنحرص على أن نربط الماده العلمية بعلوم القرآن بالنوائح التربوية التربوية يعني لو جينا نتكلم علوم القرآن اقتداءا هتكلمنا عن القرآن وعن الوحي المنزل وتنزل القرآن هنتكلم هتكلمنا عن مادة علوم القرآن عن الرسم العثماني هتكلمنا عن تلاوة القرآن وأهمية تلاوة القرآن هتكلمنا عن التفسير المتعلقة بكتاب الله وكيف فسر العلماء كتاب الله سبحانه وتعالى كل مادة دي بترتبطنا لما نعرف ان القرآن وحي ومنزل من الله هنربطها بمسألة تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي أن نولي القرآن اهتماما بالغا في حياتنا نعيش القرآن ونحيا بكتاب الله سبحانه وتعالى لو جينا نتكلم عن الرسم العثماني وإنه رسم مش مجرد رسم عثماني ومناش علاقة به ده, ده بيقعد لنا مسألة التخطيط في الحياة عشان القرآن ده يبقى ينبغي أن يكون فيه تخطيط حتى في طريق كتابة القرآن بعض العلماء اللي كلموا في علم علوم القرآن تكلم عن الزينة في الز علم الزينه في القرآن وهكذا كتاب الله سبحانه وتعالى علوم القرآن إن شاء الله تربطنا قلبيا بكتاب الله سبحانه وتعالى وتربويا ونستفيد بذلك حسبنا أننا نعيش مع شيء يتعلق بكتاب الله أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك شدع الله إله إلا أنت استغفرك واتوبه جزاكم خير الشيخ علي شوشة وربنا يبارك في وقتك وجودك بإذن الله اللي الآن مع كلمة دكتور حازم شمان مدرس مدل التفسير والدعوة في المعهد فليتفضل مشكور. بسم الله سلطان سلام الله أنا مكتوب الله يا أخواني أنا كلمت كثير يعني ولكن أنا الوقت بقى جندي من ضمن الجنود إن شاء الله بإذن الله هو صوت حصل في إضافتي يعني إن شاء الله بس الله جندي من ضمن الجنود بقى يعني بدرس تسع مادة بس في المارجع معنا حاجة بس ما قدر إن شاء الله آآ آآ آآ أنا بدرس مادتين إن شاء الله بس الله أساسا بس بدرس الأولى والتانية بقى في الدنيا إيه بدرس المادة نبدأ بمادة الدعوة العملي مادة الدواء العملية حقتا ثلاث مواد سريعًا كده المادة الأولانية مادة اسمها الجولات يعني مادة الجولات ودي درسها معايا دكتور محمد جودة ودرسها معايا بشمهندس سادة علي شاء الله بإذن الله يبقى معايا فيها الترم ده دكتور أحمد شنهاب وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا الأربع يعني إيه إن ربنا يشرح صدورنا كده ويصل الخير يعني هنواصل مع بعض بإذن الله ولكن إيه, إيه, إيه يعني بتحسين ربنا عشان مراعات الشغلات بعضًا المادة دي بتكون من ثلاثة مواد المادة الأولانية هي مادة, مادة الجولات مادة الجولات دي اللي هي تطبيق عمل للدعوه الميدانية قدرة الطالب والطالبة انهم ينزلوا على النت ويمارسوا قضية الجولات والنزول للناس من خلال من خلال النت يعني مش تبقى على الارض بس لان النت وقع له مستقبل ضخم جدا جدا جدا ان ما تعلمناش فنيات الدعوة الميدانية على النت هيبقى فاخدنا دور خطير جدا من الواقع وفي الاخر يعني بيشكلوا على جولة اللي بيديها انا دكتور احمد شنهاي دكتور احمد جوده علي حد من المعنيين بمساله الدعوه الميدانيه في هذه الماده الماده الثانية بقى ماده الايفنت الشهري كل شهر بنعمل اجتماع لطلبه اولى وثانيه وهم بيحطوا خطة كاملة ودي مادة بتنمي مهارة الت... ال الوضع خطة دعوية وطربوية وضع خطة معتكف وضع خطة عمره وضع خطة اه اه رحلة شبابية ازاي ان الطالب يا جماعة يعني انا كنت بقول لبعض اخواني في فرق بين كلية تجارة مثلا جامعة المنصورة وكلية تجارة الجامعة الأمريكية كلية تجارة جامعة المنصورة بتدي مواد الطالب يجي يتخرج يجي يشتغل في شركة مش عارف حاجة مش عارف يتعامل ليه يقولوا له روحوا سنتين هتسيبي بقى وتعلم دورات مهارية عقاقية عشان تقدر تتعامل مع الواقع كلين تجارة جامعة الجامعة الامريكية بيتخرج الطالب كف انه يتعامل ويشتغل فورا في اكبر شركة مالتي ناشنال ليه؟ اهلوه سوق العمل الدنيوي حقيقة احنا في المعهد هنا بناهل الطالب لسوق العمل الديني حقيقة الطالب والطالبة هيخرج المعهد يقدر يشتغل مرابي ميداني فورا بإذن الله يقدر يشتغل دعاية ميداني الـ event share ده بينامي ان الطالبة والطالبات هما اللي بيختاروا الموضوع وعنوانه وفقراته بيحضروها وبيدوها وبيعملوا دعايته هم اللي بيشيلوا الموضوع من اوله لاخره ودور المربي هنا مجرد التوجيه بس والرعاية عشان يخرجوا عمل مستقيم ان شاء الله مادة التالتة اللي هي عادة تأهيل الحياة اللي يفتح لقلبك اللي هي بس مفاهيم التربية الفكرية والقلبية والعقلية والاجتماعية والشخصية الحياتية والقلبية من خلال مناقشة مشاكل الطلبة والطالبات دي كلها مادة سمنها دعو عملي المادة الثانية اللي هي دعو نظري دكتور احمد شنهابي اكل معنا ان شاء الله بإذن الله انا هدف دفعة ودفعة المادة الثالثة اللي هي التفسير ودي هتبقى مادتين في مادة السنة دي فن تحضير جلسة قرآنية لان انت كطالب وانت كطالبة مطالب إنك أنت تطلع على المنبر توجه نصف القرآن تتنزل في جولة تواجه الناس بالقرآن تشتغل في دولة فديات تواجه الناس بالقرآن تربي أولادك تواجه أولادك بالقرآن يبقى لازم نستخرج المعاني من القرآن عشان كده مادة التفسير مادة علوم القرآن الشيخ عادل شوشه ربنا يعفو عن ايه يعني دوت مع بعض كذا الشيخ عادل ربنا يعفو الشيخ عادل في أثناء علوم القرآن هيعلمكم ايه التفسير اللي احنا نختاره لكم تذكروا منها وتعدروا منه منهجها ايه تتعاملوا منها زي تاخذوا الحل وزي الحاجات اللي, اللي ممكن يعني اعتبر المفسر هنا بعض النقص البشري فيها او بعض المشاكل المنهجيه فيها انتوا اللي هالسنه هتح... الجديد ان انا مش هشرح الصوره وبعد كده امتحانكم عليها انتوا هتشرحوها وبعد كده انا هشرحها انتوا هتحضروا هناخد 10 نصا المناجي لابو علي الصلاه في تربيه الصحابه هناخد عشر ات ب 10 انتوا هتحضروا وهتذكروا وهتجيبوا لي المذكرات وانا اناقشكم فيها وبعد انا بس في الاول اديكو فكره عامه للصوره بعد ما سمعت شرحكم واديتكم فرصه ازاي تحضروا جلسه قرانيه من خلال الايات والشيخ عادل يعلمكم إزاي تتعاملوا مع التفاسير في استنباط المعلومات والإسقطات على الواقع عشان يبقى استنباطات منضبطة بعد كل ده أنا هشرح لكم المادة في الآخر عشان أديكم فرصة في الأول إن أنتم هشرح لكم العشر آيات هديكم فرصة في الأول إن أنتم فعلا قدرتوا تتعاملوا مع التفاسير لأن احنا بقلنا سنتين مع بعض أنتم تذكروا في التفاسير طبعا تقدروا بقى السنة دي في سنة ثالثة ولا لأ وفي سنة برضه برضو المادة هيبقى فيه الالتزام على كل طالب وطالبة انه يجيب فايده عملية واحدة خرج بها من كل عشر ايات هتغير حياته في نقطة واحدة عشان نطبق في التابعون احسنة ببعض رؤية سريعة كده للمواد اللي انا اديها السنة اولى والسنة ثانية باذن الله جزا الله خيرا توحّزم الآن مع كلمة الشيخ فارس المصري جزا الله خيرا مدرس مادة العقيدة بإذن الله في فرقة الثالثة فللفضل مشكورا جزا الله السلام عليكم علىكم الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أن يجعل هذا المنبر منبر خير ودعوة موفقة إن شاء الله جل وعلا إن شاء الله تعالى سيكون الكلام في هذه الدورة بإذن الله الذي أختص به في الكلام شرح كتاب لمعة الاعتقاد لمن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الرؤية العامة التي أريد أن أنشرها من خلال هذه المحاضرات إن شاء الله تعالى ابتداء كتصحيح عقيدة لنا جميعا كمستوى عام يمكن من خلاله أن نفهم عقيدة السلف أن نقترب من الله عز وجل حينما نعلم عن الله عز وجل وعن صفاته وأسمائه وغير ذلك وكذلك في هذا المدن نحاول إن شاء الله تعالى أن ننزل إلى مساء المعينة كمثلا حينما نتكلم عن صفة النزول بعض الكلام الذي يصار حول قواعد يضع أهل الإلحاد أو غير ذلك كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى والليل يختلف من مكان إلى آخر ف. أقدم إن شاء الله تعالى مجموعة من القواعد الكلية التي تمكن الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى من الرد العام على الشبهات العامة يعني يبقى عنده قاعدة 2-3-5 من خلالها يقدر يرد على أي شبهة رد مجمل لكن الردود المفصلة يكون لها وقتها إن شاء الله تعالى كذلك إن قدامه رحمه الله تعالى هو نفسه يمتاز بشيء يعني وهو أنه كان من المقادسة كانت عائلة في وجود الاحتلال النصراني لبلاد المسلمين التي تسمى بالحروب الصديبية الحملات الصديبية فكان يحارب مع صلاح الدين هو وعائلته عائلة المقادسة وهنا كان الانتزاق بين علم العقيدة وكذلك هو نفسه كان فقي نقدانة صاحب المغني وغير ذلك من المصنفات وكان يصنف في مستهد هذه الأشياء كالعقيدة يعني يجاهد يعلم الناس العلم الشرعي بفرواي كلها فقه عقيدة أصول الفقه كذلك له كتب فهذا كابن قدامى فالذي أريد أن أبصه في الناس يا جماعة العلماء قديما وهذا الذي سيكون إن شاء الله تعالى معنا بإذن الله فيما هو آت لم يفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الجهاد في سبيل الله وبين العمل الاجتماعي وبين نزولهم بين الناس كل ذا كان موجود في العلماء وابن قدامى نموذج جهاد العمل الكتاب مثله كأي كتاب لابد أن يكون فيه أخطاء لأنه ليس كلام الله عز وجل فلذلك تابد أن يكون فيه أخطاء الذي أريد أن أستفيد به من أخطاء الكتاب التي وقع فيها ابن قدامى رحمه, رحمه الله تعالى أصحح مسألة مشهورة جدا عند الشباب الأيام ديت إن الشيخ فلان أخطأ حاجة من الاثنين. طالما ان هو الشيخ فولان ما ينفعش نعترض على الكلام اللي هو قاله يبقى احنا نحطه هو في منزلة اعظم من الشرع او ازاي نقول عليه الشيخ وهو غلط فيبقى هننزله عن منزلته كعالم وديه الاسلام وسط بين الاثنين. اخطأ غفر الله له فده احاولنا بإذن الله تعالى يعني ابيينه في اكتر من مواطن من المواطن التي يقع فيها مثلا ابن القدامة وغيره طبعا سيكون بعض المسائل المنهجية إن مثلا أنه قدما يخطئ في النقل عن فلان أو غير ذلك إن شاء الله تعالى أبينها أهم شيء بإذن الله تعالى ممكن أطلع به من مسألة كتاب لمرة لاتقاد إن شاء الله تعالى أنه إحنا جمعا نبين أن العقيدة ما هيش متوم بتتقال وتتحفظ وانتهت المسألة لا لازم كلها واقع في الحياة ده إن شاء الله تعالى في كل فصل هنبين إيه اللي ممكن نفتفين من مثلا من أسماء الصفات في التعامل مع الله عز وجل مش بس إننا نعرف إن إحنا نثب صفة النزول لله عز وجل لا نعرف إن الوقت ده وقت تنازل يبقى هو مصلي ودع ربنا سبحانه وتعالى مش بس تعرف إن ربنا هنثبت له صفة إنه بصيل لا يعني إيه بصيل يا جماعة يعني شايفنا يبقى إيه اللي ممكن يعني نقوم به مع هذه الصفات وغيرها. وهكذا ان شاء الله تعالى، فهذا مجملا وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه أن يبارك لمشايخنا جميعا هذا وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. جزاكم الله خير. الشيخ فارس المصري الآن مع كلمة الدكتور محمد عبد الرحمن في مدة الحديث، ويعني كان اختيارنا مدة الحديث في هذا العام تكملة لمصادر التشريع في الاسلام عندنا في الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مصدرين نأخذ منهم الدين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنستمع كلمة الدكتور دكتور عبد الرحمن عن مادة الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي لا تقدموا قولا خلاف القرآن والسنة وفي أحد الأقوال لا تقدموا رأيا دون أن تنظروا إلى الكتاب والسنة هل وجد شيء بخصوص هذا الأمر أم لا إذن فيدل على أهمية السنة كأهمية القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة إذن فهذا يدل على أهمية ماده الحديث طيب منهج الحديث هيكون عباره عن ايه زي ما قلنا ان شاء الله او ما زي ما الشيخ احمد قال هيكون من كتاب الاربعين 40 الربانيه للشيخ فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب طبعا احنا نعلم ان فضيله الشيخ يهتم بمساله القلوب او مساله تربيه الشخصيه الربانية مصدقا لقول الله جل على ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ان شاء الله يكون عبارة عن بعض الاحاديث المنتقى من هذا الكتاب هذه الاحاديث التي تهتم بالعبادات والمعاملات والفتن وبعض الأحاديث التي تتكلم عن صفات الله جل وعلا وكيف نتعرف على الله جل وعلا من خلال هذه الأحاديث طيب إن شاء الله يكون المرة أو الحديث هيتشرح في حوالي نصف ساعة الحديث بإذن الله جل وعلا هنتكلم عن أهمية هذا الحديث وما الفوائد التي نخرج بها من هذا الحديث وكيف نسقط هذا الحديث على الواقع الذي نعيش فيه طيب دا بالنسبة للمادة الأحاديث بإذن الله جل وعلا طيب المادة الثانية اللي هي مادة السكشن كعهدنا طبعا في كل سنة اللي بنراجع كلام التفسير يعني دكتور حازم بشرح المادة واحنا بنراجع مع أي حاجة وقفت علينا بنبتدي نتكلم فيها تمام أي حاجة مش فهم منها أي حاجة ووفيت علينا الدكتور حازم مثلا ما بينهاش بنتكلم في هذا الأمر وبنراجع هذا الأمر معك وبنكلم الدكتور حازم في أمر لو بعض الأخوات أو بعض الأخوة محتاج إعادة شرح هذه الجزئية من التفسير مرة أخرى بنكلم الدكتور حازم النوع يعيدها مرة تانية فده يكون بإذن جل على يعني منهجنا في هذا العام وأسأل لجل على أن يرزقنا التوفيق في القول والعمل وأن يرزقنا الإخلاص وأقول قولي هذا وستفى الله لكم وجزاكم الله خير جزاكم الله خير محمد الآن مع كلمة دكتور أحمد شنهاب مدرس مادة الدعوة النظري للفرقة الثانية فليتفضل جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على البدل الذين صفى وبعد ففي البداية أتوجه بالشكر لله عز وجل ثم إلى إخواني وأنا والله سعيد جدا جدا أننا موجود في وسط هذا الفريق أسأل الله جل وجل شأن وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا سائر أعملنا إن شاء الله في عجلة بيعني المادة إن شاء الله يعني المادة شرفتنا معكم بإذنة فيه هذا الترم آه مادة آه دعوة نظري أو يعني كلامه سمة تانية ولكن ده إيه دعوة نظري لا تسهيلًا بس بسليم من من نحة تانية يعني فدعوة نظري أو الجولات أو الدعوة الميدانية ففي المدرية إن شاء الله يعني رؤيتنا للمادة إن إن الدعوة لله عز وجل آه آه أثر من أثار الرسل وجذر من جذور الإصلاح التي ورثناها عن الأنبياء والرسل ولكن الدعوة للعزجل عند الرسل كانت مختلفة تماما كمفهوم مفهوم غالب الطيار الإسلامي عن الدعوة للعزجل فالدعوة للعزجل عند الأنبياء كانت بالنزول إلى الناس وبالانتشار فيهم والتوغل فيهم فلم تكن لم يكن عند الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يكن عندهم خطب من ولم يكن عندهم دروس دروس فابتة أو قنوات فضائية أو موقع الطريق إلى الله فلم يكن عندهم كل هذه الأشياء ولكن كانت دعوتهم بالتوغل في وسط الناس كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام في سورة العنكبوت فلبث فيهم ألف سنة وكما قال الله عز وجل في سورة الأعراف آآ آآ و, آآ و وما ارسلنا في في قرية وما ارسلنا من رسول وما أرسلنا في قرية من رسول وما أرسلنا فيه أيضا فيه وكما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام في آخر سورة المئدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت أيضا فيهم لم يقل ما دمت معهم أو فلبث معهم لا فيهم فحرفي هذا يفيد التوغل والانتشار وكيف أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم كانوا ينتشرون بين الناس ويتوغلون بين الناس ويأتون إلى الناس كما قال الله عز وجل لموسى أنئت القوم الظالمين وكان الانبياء دعوتهم بالاتيان الى الناس في تجمعاتهم وفي نواديهم كما قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر وكان دعوتهم بالنزول الى الاسواق كما ك... كما حكى الله عز وجل في قصه شعيب عليه السلام وهو يخاطب قومه فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم بعض المفسرين قال ان هذا الخطاب كان في السوق وهنا شعيب عليه السلام يحدث البائع فأوفوا الكيل والميزان والمشتري ولا تبخصوا الناس أشياءهم فكانت دعواتهم في هذه الأماكن وكان صلى الله عليه وسلم أيضا في الأسر وإن كان فيه بعض الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت صورة المتففين نزل بها في أسطوق وتلاها على البائع وعلى المشتري في الأسطوق فكانت هذه هي دعوة الأنبياء بالتوغل دعوة الميدانية بالنزول وسط الناس فدي كانت رؤيتنا عن المادة ومن اهداف المادة اول هدف كسر الحاجز النفسي بين الملتزم وبين الدعوة الى الله عز وجل دايما في حواجز احنا عايزين بفضل الله نكسر هذه الحواجز بين المتزم وبين الدعوة الى الله عز وجل وكسر حاجز التردد جايما الانسان لا يوجد منكر بقى يا انزل منزلتي اغير ما اغيرت والوصول الى ما حثنا النبي صلى الله عليه في الحديث من رأى منكم منكرا فا عايزين احنا فا دي فليغيره فالفورية لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد منكم منكرا يعني ما عطلتش تتفرج وبعد كده ايه انزل منزلت من رأى مجرد الرؤية فليغيره فليغيره مش فليقف وليفكر هل يتحرك ويستحضر ما معه من أدلة لا فليغيره يبقى عندك فورية عندك فورية في إنكار المنكر فإن فضل الله بإذن الله عايزين نوصل إلى هذه المرحلة المرحلة الفورية في التغيير فليغيره. فليغيره فهذا كان أول هدف معنا ثاني هدف من إن شاء الله نرجوه من هذه المادة تنمية مهارات, تنمية مهارات عملية في الدعوة إلى الله عز وجل بفن واحتراف واستمرار نريد ان ننمي هذه المهارات وسط طبعا نكتسب نحن اول هذه المهارات وننميها وسط الملتزمين باذن الله بفن وباحتراف وباستمرار بصور متعددة بحيث تجعل الملتزم قادرا على النزول الى الواقع ولكن بصورة مؤثرة مش بس اللي ينزل بس لا ده بصورة مؤثرة تجعله بإذن الله يكون سببا في تغيير الواقع مش مجرد بس الله الاهداف من المادة ان احنا نخرج بواحد بيتكلم عن ربنا وخلاص او واحد بيحب الدعوة خلاص لأ احنا عايزين نخرج بواحد صنيع دعوة واحد صنايعي دعوه الدعوه عنده صنعه زي ما يكون مثلا صناعي يجي لك مثلا يعمل لك اي صنعه يطلع يعني تسلمه مثلا الحطه على على الاحمر يطلع لك بالالوان أخذها. احنا عايزين صنايع دعوه ده يا اخ ملتزم ينزل بالدعوه اللازغل وعنده حب دعوه وعنده حرص على الدعوه عنده فن دعوه عنده كلام دعوه مش حافظ كلمه دين وغاص لا ده عنده كلام دعوه عنده هم دعوه أخ أو ملتزم يدعو الله عز وجل في كل الأماكن كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وهذا هو شعار, شعار المعهد وجعلني مباركا أينما كنت أخ يدعو الله عز وجل في جميع مراحل حياته كما كان دأب الصحابة ومنهم عبد الله بن سعود رضي الله عنه عبد الله بن سعود كان في المرحلة المكية في كمة الاستضعاف نزل وترى القران في صحن الكعبه طلع صورة الرحمن وضربه ابو جهل يعني كانت كانت اذنه ان تطير من ضرب ابي جهل سيدنا عبد الله بن مسعود بعد التمكين وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يشتغل في الجولات وينزل في الجوالات ويدعو إلى الله عز وجل وكان هذا دأب حياته يعني سيدنا عبد الله بن مسعود اللي تلا سورة الرحمن في قمة الصعاب هو عبد الله بن مسعود اللي نزل وعمل جولة على ززان المطرب وكان سبب في هداية ززان وأصبح من أكبر تلامذة عبد الله بن مسعود داكله بسبب جولة فعلها عبد الله بن مسعود وهو عالم وهو عالم أخيرا نختم بالعلاقة بين المادة وبين المعهد المعهد اسمه المعهد القرآني الدعوي فلا فهم القرآن إلا بالدعوة ولن تؤتي الدعوة ثمارها إلا بالقرآن أقول قولي هذا الله لكم ومعذراتنا على الإطلاق كذلكم خاند رحمد الآن مع كلمة دكتور محمد ثروت مربي ورش الفرقة الثانية كلمنا عن أهمية الورش وقيمتها بالنسبة للمعهد فيتفضل يا ان شاء الله باذن الله احنا هنبدا مع بعض هنبقى مع بعض في ماده الورش للفرقه الثانيه الماده أم أم لها رؤيه ولها اهداف وفي لها خطه هنمشي عليها ان شاء الله باذن الله رؤيه رؤيه الماده اول حاجه احنا هنتكلم فيها عن قيمه التربيه وأهمية التربية في حياة الـ الـ الـ الـ السالك ال الله عز وجل أو طالب الهداية هنتكلم عن أهمية ال التربية ومعناها وأركانها وصورها اللي وأنواعها طبعا اللي اللي مفروض اللي أنت تأخذ منها قص كافي لتتمكن من الـ الـ الوصول إلى ما تريد وهو رضا الله سبحانه وتعالى طبعا الحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا في هذه المادة هي المصاحبة في في طريقك يا الله عز وجل.مادة الورش بتختلف عن باقي مواد المعهد إن هي مواد المعهد المدرس بيقول لك صلي صوم اعمل تصدق اطلب علم اعمل كذا اعمل كذا لا المادة دي بقى ازاي اصلي ازاي اصوم ازاي اطلب علم ولا ماشي صح ولا ماشي غلط وانا بعقد نفسي ولا انا اصلا أنا متسيب انا عندي مشكله ولا ولا دنيا كده ماشيه كويس هنمشي مع بعض بمنهجيه او هنمشي مع مع بعض بخطى علميه شويه نحاول ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نيسر على بعض او ناخذ من من خبرات السابقين اللي, اللي سلكوا هذا الطريق قبلنا نحاول ان احنا نهضم هذه العصاره ونيسر على نفسنا ان احنا نجتهد في ان احنا ناخذ هذه العصارة لكي توفر علينا الاوقات اللي, اللي إحنا ممكن نبذلها لاجل هذا الطريق الأهداف المادة من أهداف المادة زي ما احنا قلنا طبعا في فروية المادة لا بد من المصاحبة بين المربي وما بين الطالب فكذلك في الأهداف ان احنا هيحصل جو من المتابعة للأوراد وهيبقى عندنا حاجة اسمها الأوراد الخمسة التعريف بالأوراض الخامسة التي يزالنا ممارستها في حياتنا الالتزامية هي عندنا حاجة اسمها الخطوط الحمراء وهنتكلم عن الخطوط الحمراء دي أهميتها إيه في الحياة وعندنا حاجة اسمها فقه الفطور الفطور ده حاجة بيمر بها الإنسان لا شك هيمر بها بعد رمضان بعد العشر بعد كذا بعد كذا بعد العمراء في حالات كده لابد أنت بتعدي بها أعمل ايه في هذه الفترات وأوراضها تبقى عاملة كيف وهبقى حفظ على إيماني في الفطر دي كيف الحاجة الثانية في الهداف المادة التنبيه على أن هذه المادة ليست للمبتدئين فقط هذه نقطة مهمة جدا أن نقطة الأوراد ومتابعة أورادي وأنا بصلي الفجرة وأنا بصليش وأجيب الجادر قدام منا بطالة تعلم صح الكلام ده مش بتاع الناس اللي اللي لست لحيطه بدأت تخضر ولا اللي لست لبدأت تلبس نقاب الكلام ده للناس اللي لحاهم شابت بيحاسب نفسه وبيتابع إيمانه وبيشوف مدى قربه أو بعده ومدى صدقه في وصول عذل وماذا كذب على نفسه لان احيانا بيبقى الواحد هو متخيل ان هو على الطريق وهو ليس على الطريق الحاجة الثالثة المهمة جدا بناء روح الفريق والحصة على التعاون والتأخير الحاجة الرابعة الإيجابية مع الأمة في المواسم والنوازن لأننا بنحاول في هذه المادة أن احنا نربي في في الطالب جو إن يبقى فيه إيجابية لما يكون فيه نازلة من النوازن لما يكون فيه أزمة من الأزمات ما تعدش ساكت لما يكون فيه موسم من المواسم أبقى عامل إزاي يعني أتشجع وأشجع الناس حولين مني لكسب الحسنات ولحظ الحسنات إزاي كذلك ايضا بنحاول ان احنا نبني بيئه ايمان توظيف الأخ في بناء بيئه الايمان ان احنا نبني مع بعض بيئه, بيئة ايمان مطلوب مننا حبة حاجات كده هنعملها منها التشجيع والحس والدفع للقيام بهذه الأوراض الخمسة التعريف بأن الأوراض تحتاج إلى جهاد وصبر التوجيه العملي للقيام بهذه الأوراض وكيفية ترتيب الحياة على هذه الأوراض لأنها عندنا مشكلة كبيرة جدا أن بعض الناس متخيل أن لتب أورادي على حياتي إزاي لا حضرتك ترتب حياتك على أوراضك إزاي الورد الأول وبعدين الحياة تمام؟ التنبيه على عدم الانشغال عن الاوراد التعبديه والصله بالله سبحانه وتعالى بحجه العطاء والدعوه وخلافه ان انت بعض الناس بيبقى عنده دافع ان هو يقول لك اصل مش مهم من ورد القران النهارده لان انا مشغول في في العطاء مشغول في في البناء لحضرتك مهم جدا ورد القران وهتخسر في في عطائك او في بنائك اذا ما كنتش محافظ على اورادك اللي هي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كذلك ايضا متابعة الاوراد الخمسة ومتابعة المعوقات والمشاكل في فترة حباب حوار نسمع من بعض ونتناقش مع بعض واللي عنده مشكلة يبدأ يطرحها نحاول نحلها مع بعض وهيبقى معنا الدكتور حازم وهيبقى معنا أخونا الشيخ أحمد طهر إن شاء الله بإذن الله في حل هذه المشاكل مراعاة التدرج التذكير الدائم بفضائل والتذاكر بفضائل الأوراض الخامسة متابعة روح الفريق والورش الخاصة والمحاسبة طيب سريعا كده الخطة العامة للمادة مادة الورش مادة الورش استنادي بإذن الله تعالى هيبقى ثلاث مراحل. هتبقى ثلاث مراحل طبعاً برضو ثلاث مراحل دول هيبقوا تحت اجتهاد الناس يعني إذا اجتهد هنكمل ما ما كانش احنا بنحاول نمشي على قدر طاقة الناس يعني ه... ال... الطالب هيبقى هو هنا زمان الشيخ حزم قال القائد الحقيقي لمسيرة ال... العمل في في هذه المد انت القائد الحقيقي اللي هتمشينا بت... في هذه المد التلات مراحل سريعا حاجة... أول مرحلة اسمها الثوابت تاني مرحلة اسمها المواسم والنوازل تالت مرحلة اسمها المتغيرات أول مرحلة اللي هي الثوابت دي إن اللي هي مرحلة الأوراد الخمسة اللي احنا سألينها دلوقتي الأوراد الخمسة يعني إيه الأوراد الخمسة الورد التعبدي أو الورد ال العبادة بتاعتي أنا اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى الورد الدعوي اللي إن أنا كلامي عن ربنا سبحانه وتعالى أنا خلاص عبدت ربنا سبحانه وتعالى هتكلم عن ربنا هقول ايه الورد العلمي اننا طبعا الدعوة والعبادة والكلام ده محتاج علم وواحد يبقى ماشي على بصيرة الورد العلمي الورد الأخوي ان انت عاوز تمشي ربنا سبحانه وتعالى بعض الناس بيتخيل هتخيل ان هو انا هاخد جنب الواحد و همشي الواحدة اللي مسألة دي مسألة صعبة جدا واحنا عاوزين إن إن نصلحها إن شاء الله بإذن الله في مسيرنا يقول الله سبحانه وتعالى لابد إن أنت تمشي مع إخوانك لابد إن أنت تأخذ بيد إخواني لابد إن أنت تمشي بمشيهم لابد لك من إخوان ينصحونك ويشجعونك ولإني وي... برضه ما احنا نكلم إن شاء الله في فترات ال في فترات الفطور لو أنت ما رجع بتبقى عرضة كبيرة جدا للانتكاس كما قال أو كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقولوا زيو نشتي إيه الخاصي كذلك الورد الخامس وهو الورد الوعظي انها يبقى فيه ورد وعظي لابد ان انت تحافظ على شحن قلبك وتحافظ على سماعك للدروس وعلى الكلام اللي, اللي ان شاء الله بإذنها يبقى فيه درس بننزله اسبوعيا على الموقع او ان شاء الله بإذن الله حسب ما سنتواصل مع بعض هننزله بنسمعه مع بعض ونتابع انت سمعته ولا ما سمعتش واستفدت ايه منه ايه واسه على قلبك ازاي دي مرحله الثوابت بعد كده مرحله المواسم والنوازل مواسم هنتكلم نتعامل إزاي في في رمضان أو نتعامل ازاي في الع في عاشوراء أو نتعامل إزاي في العمرة النوازل أي نازلة من الأمة من من مصائب من نوازل عقادية نوازل إذاء وزابح وال بيحصل في في بعض البلاد المسلمين هنتعامل إزاي معه ودورنا إيه وواجبنا إيه ونعمل وازاي مع الأمة في في زي كده وازاي لو أنا ما ما تجاوبش أنا مجرم ولا أنا شخص عادي ولا أنا كده معلش اسمه أنا موضع ايه انا محل ايه الاعراب في في هذه الازمات النقطة الثالثة وهي مسألة المتغيرات وهي مسألة بناء احنا طبعا مسألة الثوابت ومسألة المواسم والمتغيرات المواسم والنوازن دي مرحلة بنسميها بناء البيئة بالأخ احنا عملين من الكلام مع بعض عشان نبني البيئة خلاص انت وصلت للمرحلة المتغيرات كده احنا بقى نبني الاخ بالبيئة تمام كده؟ إن شاء الله بإذن الله دي خطة العامة اللي هنمشي عليها أول شهرين بإذن الله إحنا حصريا فقط في مسألة التورد إن شاء الله بإذن الله وزي ما قلنا بنكررها تاني أنت القائد وأنت القائده الحقيقية لمسيرة المنهج على طول الإترم الخطة خطة الدرس اللي هو احنا بإذنها هيبقى لنا لقاء لمدة 48 دقيقه ان شاء الله اللقاء ده هيبقى فيه 6 عناصر رقم 1 الترحيب والتذاكر والتدارس رقم 2 التوجيه رقم 3 المتابعه رقم 4 المحاسبه رقم 5 التاهيل رقم 6 التوصيات العمليه والدعاء باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى معنا التذاكر في الأول نتذاكر اللي احنا خدناه فيما مضى أو نتذكر بعض ببعض الفضائل العمالي اللي احنا ماشين عليها. تاني نقطة التشجيع والحس وترغيب في بعض الأعمال اللي هي مهمة جدا في أورادك وهنبدأ نمشي واحدة واحدة نبدأ نتكلم عن ورد القرآن ورد الصلاوات الخمسة ورد الصلاة في أول الوقت ورد كذا ورد كذا ورد كذا نمشي مع بعض على قدر ما نستطيع. بعد كده في فترة المتابعة نبدأ نتابع بق الإخوة عندك مشكلة إيه؟ ليه مش قادرة تصلي الفجر ليه مش قادره تتحافظ على صلاه في أول وقتها بعد كده نقطة المحاسبه دي نقطة الجد بقى احنا هزارنا كتير اطلع بقى كل واحد يطلع جدوله وصليت ما صليتش قرأت قراءة ما قرأتش يبقى فيه حساب لكل, لكل ان شاء الله يبقى في الجداول بن بنتابعها مع بعض وبنشوف الناس اللي مبتهدة بن بن بنشجعهم والالاخوة اللي مقصرين نشوف نحاول نقف مع بقى في نقطة التأهيل انت عندك ايه من المشاكل اللي بيعوقك عن عن المسير في هذه النقطة اللي الخمسة اللي هي مسألة التأهيل والتوجيه وبعد كده بيبقى آخر حاجة معنا إن شاء الله بإذن الله اللي هي نقطة التفتيات العملية والدعاء الحار جزاك الله خيرا بس الله عز وجل نتقبل منا ومنكم صلحا جزاكم الله خير الدكتور محمد ربنا يبارك في رب ويعني جزا الله خير الدكتور محمد مريض بس يعني أصر إنه يحضر الحفل معنا فجزا الله سبحانه وتعالى شفيا وش مرضى المسلمين الآن مع كلمة وتهنئة الدكتور محمد جودة مدرس مادة دعوة في العام الماضي في جزا الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلك لا إثمًا بعث بشكر جميع إخوانك قائمين على المعهد على رسول طبعا دكتور حزم جزا الله خيرًا. على يعني فكره وجهده وبزله في طرق الدعوة بصفة عامة واهتمامه بالشباب وشباب النت طبعا احنا عارفين مجتمع النت مجتمع واسع جدا والأسف بتطلطم فيه الفتن بشكل عظيم جدا وكان لابد ان يبقى في بذرة تنمو ويبقى هي يعني لابنة البناء في وجود دعوة حقيقية في ناس كثير بتبذل على الدعوة للدعوة في النت بتنشر حاجات بتعمل فيديوهات بتعمل كذا لكن كلها اعمال لا هي منهجية ولا هي مؤصلة مؤصلة وإن كان فيها خير كبير جدا لكن هي عمل عشوائي اكتهادات فكل لابد إن إحنا نبدأ نجتمع ونعمل حاجة تكون تكتل دعوي كبير يخرج منه دعاء ميدانيين طبعا كل دي ذكرت كتير معانا من أول لقاء إنه يبقى في دعاء حقيقيين في هذه الميدين يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وينشروا هذا المنهج اللي هو منهج القرآن ومنهج الدعوة إلى الله وطبعا بنشكر موقع طريق الله اللي هو يعني إيه بيحتضن كل الأفكار الدعوية الجميلة على النت وبيدعمها في يعني كل الإمكانيات والتقنيات والتصوير والشباب والفرق العمل وغيره نزام الله خيرا عنا خير جزاء وطبعا أنا سعيد جدا بوجود الشيخ خالد شوشة طبعا هو من أحب الناس إلى قلبي يعني حقيقة ووو يعني <تصفيق> وبحبه جدا جدا ويعني سعدت جدا أنا عرفت بانضمامه بالمعهد وجوده على إن شاء الله طبعا يعني مش هطول عليكم أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا وهي إن المعهد بيرسخ لقيم كتير جدا جميلة لكن من أهم القيم هي قيمة القرآن لأن الله عز وجل قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الأية دي يعني بتعرفنا أن في حاجة اسمها إقامة الوحي إقامة الوحي إقامة القرآن في حياتنا وهذه الإقامة هي لابنة للتغيير الحقيقي يعني إحنا دائما كمثلا في مجتمعنا في مصر وفي الدول العربية كلها والإسلامية بنعاني من أزمات ومن نكبات ومن استلاء لعداء الإسلام على الأمة ومن ابتلاءات مجتمرة بنقعد نفكر في أسباب الدنيا إزاي نقاوم هذه الأمور بأسباب الدنيا من الاقتصاد ومن السياسة ومن غيرها وده طبعا مشروع لكن في أمر مهم جدا وهو عمود لإقامة التغيير وهو إقامة القر� قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل من ربهم وده شامل لكل الوحي لأكلوا من فوقهم كانت النتيجة مش أخروية فقط لكن كان في نتيجة دنيوية وهي الرخاء والسعادة في الدنيا والآخرة فإقامة الدين هي إقامة للتمكين في الأرض يعني دائما بنسأل كيف التمكين وما هو الحل الإجابة السؤال ده من أهم أعمدة هذه الإجابة والوصول إلى هذه الغاية هو إقامة القرآن في حياتنا كأفراد وكمجتمعات ومؤسسات وك إلى الله عز وجل وكأمة مسلمة لابد أن نقيم القرآن في حياتنا. ده المبدأ الأول، المبدأ الثاني مهم جدا وهو الأخوة في الله. لأن دي مسألة عظيمة جدا علمناها النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته. فرأينا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإسلام جمع بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وكانوا كلهم قبائل متنازعة يعني الفرس والروم كانوا أكثر أمة متنازعة وأكثر أمة حضرة قبل الإسلام كان لهم نزاع عظيم جدا. وكان الحبشة عبد وكان سيد ومع ذلك جمع الإسلام بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وصاروا جميعا إخوة في الله عز وجل يعملون دين الله وتتكتل قلوبهم حول هذا المنهج الربني فالأخوة في الله هي عمود لإقامة الأمة أيضا فدي من أهم الأعمدة ولو لاحظتم التعليقات اللي الإخوة والأخوات كتبوها كي كلها بتدور حول أثر القرآن في حياة الإخوة بعد يعني دخول المعهد وأثر الأخوة في الله فكان العمودين دون لهم القرآن والأخوة قوه وتطبيق ذلك في الدعوه إلى الله عز وجل ده في المعهد وزي ما قلت لكم لو انتم تفتكروا السنة اللي فاتت في حفل تكريم السنة اللي فاتت قلت لكم كلمة اللي بقولها لكم دلوقتي انتم المعهد ووجودكم انتم كطلاب هو ده حقيقة قيمة المعهد اللي المشايخ موجودين ودروس موجودة على النت كتير لكن تكتل طلبه يريدون الوصول إلى الله عز وجل والدار الاخره ويواظبون على حضور الدروس ويحققوا هذه الأمور في حياتهم وفي حياه من حولهم في النت وفي الارض وفي كل هو ده حقيقة وجود المعهد اللي هو انتم هو المعهد الحقيقي فلا بد ان انتم تهتموا بهذا المعهد زي ما دكتور محمد ثروه قال ان انتم هتكونوا قادة الاعمال لان كلما ما انت جهدك هيعلى لا, لا شك ان المربي بتاعك او المعلم بتاعك جهده هو كمان هيعلى لما يرى حماسك وحرصك وبذلك ان انت فعلا طالب حق وتريد ان تتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هيبذل اكثر وكلما ما انت تسال اكثر هو يجيبك اكثر فانت اللي بتقود حقيقة مسيرة التربية في ان وفي كل الاعمال الدعويه طالب هو المحرك الحقيقي نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أهداي والثبات وأخر حاجة طبعا بعتذر عن انقطاعي عنكم الفترة الماضية لأن طبعا كان عندي انشغالات طبية شوية وده حد ذاته برضو معنا طرباه ومهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الجهاد وكان أحيانا يكون بعض الصحابة في غزوة في في في سفر تجارة أو غير ذلك ينشغل ببعض الأمور المباحة لكن لا يقطعه ذلك عن البذل. ولما يأتي بقى عمل جامع ويأتي مثلا غزوة كغزوة العسرة أو غير ذلك يكون فيه لابد اجتماع الناس كلها لكن طالما الأعمال بتسير والصغور هناك من يقيم عليها فلا يضير ذلك تخلف بعض الناس لظروف أو غير ذلك والاله سبحانه وتعالى أبدلكم خير من المشوّند الساعة طبعا للناس اللي يعني اللي أنا بحبهم جدا وهو يعني من أفضل الناس حسبه خير مني طبعا وهو على صغر عظيم جدا وجزاهم الله خير وأنا سعدت جدا لما هو كلمني إنه هو اللي هيكمل سكاشن والكلام ده بعد ما أنا كنت انشغلت يعني إنه هو إن شاء الله كف إلى ذلك الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعليه اصحابه والسلام كثير والحمد لله رب العالمين عليكم علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك محمد مع الشيخ علي مدرس في العام الماضي الله السلام عليكم الله وبركاته يعني الحمد لله وكفى وصلى وسلم على عباده الذين اصطفى يعني بحب النهاردة اهنيكم جميعا كل الإخوة والأخوات اللي دخلوا امتحان الدعوة واللي نجحوا ما شاء الله يعني في ال يا حبيب أشكر طبعا شيخنا الشيخ حازم الدكتور عادل شوشه مدير المعهد الشيخ أحمد ربنا يحفظه وبارك فيه شيخنا دكتور محمد جوده ربنا يبارك فيه ويحفظه دكتور طروت الدكتور خالد الرحمن دكتور احمد أمين دكتور الشيخ فارس المصري كل الإخوة اللي موجودين معانا النهارده وكل المشايخ المشاركين في المعهد بصراحه طبعا والشيخ أحمد شوقي له دور جبار طبعا معنا جزا الله خيرا فبحب اشكر كل يعني كل المشاركين وبشكركم جدا على اجاباتكم اللي كانت في الرائعة يعني أكثر من 15 ورقة في مادة الدعوة جميلة درجة ناية أكثر من 15 ورقة دي كانت نتيجة مبهرة جدا الناس بتكتب بتفاصيل بتكتب بقلب يعني في ناس كتبة بفوائد بكذا وأنا تغيرت بكذا والآية دي عملت معايا كذا والموقف ده فعلا إذهال الناس وده كان هدف من أهداف مادة الدعوة السنة فاتت أن إزاي نذهل الجماهير بتفاصيل الجنة والنار وإزاي أن إحنا نأثر في الناس بتفاصيل ونفهمهم في تفصيل كتير جدا كانت موجودة انتوا كنتوا بعيدين عنها او ما كنتوش مركزين معاها ازاي من اول ما بيتم حفل استقبال طبعا التشريفة اللي بتتعمل لأهل النار هم داخلين من اول خلاص بقى اخذوه فغلوه لحد ما يوصل الى امه الهاوية وازاي الطريق واول يوم في الجنة واول نظرة لقصور الجنة واول نظرة لأملاكك في الجنة واول نظرة لكذا ونعيم التجدد والاستمرار الانواع النعيم المخلوقات المختلفة والمتعددة اللي بعض الناس لما جينا بنسأل في الامتحان يعني أورد أكثر من 13 نوع أنواع العذاب كذلك أنواع عذاب النار الموجودة والمتعددة فبصراحة أسعدتني جدا يعني الـ الـ الإجابات كانت أجوية على قدر المسؤولية وتنم فعلا على مجموعة يعني نتمنى لها الخير ونرجو لها الخير إن شاء الله ونرزو لها الأفضل في السنوات القادمة بإذن الله في المعهد أو خارج المعهد بعد ذلك إن شاء الله فبشكركم جدا على هذه الروح وعلى الإجابات الأكثر من رائعة وكذلك على انضبطكم وحرصكم على هذا المعهد فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بالجميع ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهد الجميع ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في دار رحمته ومستقر رحمته في الجنة وأن يجعل محدثا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشكركم جميعا شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الأخير الشاسعاد الآن حان وقت تكريم المشاركين في المعهد سواء فرق الموقع او الطلبة لكن الاول كده هنعرض هن مقطع قام به اخواتنا واخواننا في طلبة المعهد والفرق العمل في الموقع عن يعني بعنوان شكرا لكم هو المقطع يعني شكر لإدارة المعهد والموقع فان شاء الله نعيش تزاحمت في مخيلتي العبارات وتسابقت الى ذن الكلمات فاحتار قلمي أيهما يختار فماذا عساني أقول والدمع في عيني اجتمع وفرحتي تفوق بوحي شكرا للطريق الذي سلكنا شكرا للبيان الذي جمعنا شكرا لربي اولا شكرا من القلب شكرا مع الحب Inna, nu verdien ik in om. Bij de, de, de, de, de heilige, Sch herken I'm not sure what I'm going to do. I'm شكرا شكرا what I'm Pullen we, schikken. Naar het Hub, en na, nag, drekker. Bij het Kerk, nag, Succesvolle opleidingen. Deze opleidingen zijn niet dezelfde Kennes me, nupso rukum Sirtum Lena Fochra, shukra, shukra, لا نقول إلا جزاكم الله خيرا فأنتم بنات هذا العمل وأنتم قادته وأنتم نواته نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في الفردوس قال أنه لي ذلك ومولاه الآن نبدأ في تكريم إخواننا وأخواتنا المشاركين في المعهد والموقع إن شاء الله بداية نبدأ بتكريم فرق الموقع يعني صراحة الموقع جزاولا خيان يعني ما باخل علينا كان معنا بفرقه في التفريغ في التصميمات في المشاركة في الإفنتات والجولات الدعوية فجزاولا خيان ان شاء الله بيتون محمد صلوط ويبدأ بتكريم فرق الموقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكريم فرق العمل بالموقع شكرا لهم على خدماتهم للمعهد أثناء العام الماضي فريق التفريغ عائشة البتول جوتو الله إشراق عبدالتواب، إشراقة سجدة، أعتز بإسلامي، الجنة هي غاياتي، الدعوة حياتي المشتاقة لرؤية الحبيب، إلهي ملاذي، الوثق بالله، أم الدحداح، أم أندلس، أمة الرحمن، أمة الله مسلمة واحد، أم عبد الملك، أم مصحب 94، أم يوسف 2، إن باقون على العهد، أنوار الهدى والتقوى، آية آية أحمد صلاح، إيمان عيد، بشائر الهدى، جنة دنياها، خادمة الدعوة ريهام، خديجة محمد فرج، داليا محمد محمد ذات الرداء الاسود رسولي اندى العالمين رسول قدواتي وحبيبي روعه القران ريحانه المصطفى واحد ساعيه لرضى الله سلسبيل سمر اسامه سوزان سوزان طالبه طالب طالبة عفوك ورضاك عاشقه الشهاده عائده عائدة يا رب عزتي باسلامي عفو ربي عفوك اللهم فاطمه الزهراء فتحي عبد الحميد فخوره بنقابي قدوتي امهات المؤمنين لبنى احمد محمد ماريا محمد محبة الخير محبة لقاء الله محمد أمين بن حم... حميدة هجراتي لله وردة الجنة وغارة الحور ويأتي النصر يسر إسلام يمنى علي يسرى بنت الصالحين كذلك أيضا من فريق التصميم محمد الأمير الراجع رضوان الله أمت الرحيم سرمد السرور لا تسأل الناس أم عم كذلك أيضا إدارة الأخوات في الموقع أم المجاهد السلفية بذور الزهور خديجة سلة دعاء الاستغفار رحيق سلمة أم عمر سهير بنت فلسطين كريمة بركات لؤلؤة بإسلامي كذلك أيضا تكريم الأخوات المشاركة في المشاركة الدعوية في المعهد أمت الله وديني دنياته محمد يعني يعني قبل تكريم أخواتنا وأخواننا المكتهدين معنا في المعهد يعني لابد من يعني وفاء وكلمة شكر لأختنا راحيك الزارة لتوفر الله سبحانه وتعالى أختنا كانت معنا في المعهد وتوفيت من يعني من شهرين أو أكثر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله رحمها وأن يسكنها في الدار السالفة وأن يعني يبدلها دارا خيرا من دارها وأن يرزق أهل الصبر والسلوان لا يسعون إلا نقول يعني إنا إلى وإنا إلى يرجعون لايمأخذ ولايمعطي كل شيء عند وجه مسمى فلنصبر نحتسب نسأل الله سبحانه وتعالى نخفي لبرحمه ويرزق أهل الصبر والسلوان اللي نبدأ كده مع بعض إن شاء الله بإذن الله في تكريم يا أخواتنا في المعهد هنبدأ يعني كانت في فكرة جديدة كده إن شاء الله تكريم الناس اللي كانت مكتلة معنا في المعهد يعني من غير امتحانات ومن غير يعني السيلة وكده الناس اللي كانت مكتلة معنا في المعهد وكانت شايلة معانا دور كبير جدا بجوار دراستها. يعني معانا فضل اربع شخصيات يعني او ثلاث شخصيات كانوا يعني بجانب الدراسه والتفوق في المذاكره كانوا مجتهدين جدا في المعد معانا عندنا الاخت ام زياد ربنا جزيع عنا خير الجزاء اجتهادها كبير العظيم مع اخواتي الجرش النسائيه بجوار دراستها في المعد يعني ولا يعلم يعني مدى قدر تعبها وجهدها الا الاخوات نفسهم يعني يعني عرفت شيء من جهدها وتعبها يعني جهد عظيم بصراحة ودعم لهم كبير في المذاكرة والامتحانات فاني جزاها الله عنا خير الجزاء بعد كذا تكريم للأخت أم الاقصى لتفوقها في الدراسة وخدمتها أخواتها في المعهد خاصة الفرقة الثانية كتير مشرفة على الفرقة الثانية فجزاها الله عنا خير الجزاء الأخت روعة القرآن بجوار دراستها وجوار تفوقها كانت مشرفة الفرقة الأولى فجزاها الله خير جزاء لا ننسى نحن نكرم الأخت المشتاقة لفردوس اللي هي الأخت رهان كانت الأولى في العام الماضي والسنة دي كانت تتبع الأولى بس يعني إيه مادة الورش هي اللي سحبت منها المركز الأول لأن كانت تغيبت للظروف يعني عندها فجزاها الله خيالنا على يعني مواصلة اجتهادة وتفوقها في المعهد من ضمن التكريم إن شاء الله هنكرم أحسن إجابة عملنا فكرة التكرير أحسن إجابة في كل مادة. عندنا في الفرقة الأولى كان عندنا أحسن إجابة في مادة التفسير والترابط المواضي والموضوعي. الأخت خديجة محمد ''فرج'' أحسن إجابة في مادة التفسير والترابطات. الأخت خديجة محمد فرج عندنا أحسن إجابة في مادة الدعوة في الفرقة الأولى. الأخت صرا عبد التواب. عندنا أحسن إجابة في مادة الليالي القرآنية اللي كانت في سطر عن في الفرقة الأولى. الأخت في سبيل الله. الأخت في سبيل الله. عندنا أحسن إجابة في الفرقة الثانية في مادة التفسير الأخت أول شهيدة في الإسلام. عندنا أحسن إجابة في مادة الكلمات الدعوية في الفرقة الثانية الأخت أم حمزة. عندنا أحسن إجابة في مادة الدعوة في الفرقة الثانية الأخت ريح الجنة. عندنا أحسن إجابة في مادة الليالي القرآنية سورة العنكبوت في الفرقة الثانية الأخت المشتاقة للفردوس جزاهم الله خيرا عندنا بعد كده يعني أفضل ورشة. دي برضك فكرة جديدة في المعد. إن احنا يعني نختار أفضل ورشة في الفرقتين وكان معايير اختيار أفضل ورشة كالآتي أول حاجة التفاعل مع المدرسين الأمر الثاني النشاط الكبير في الايفنتات التعويه الأمر الثالث الجهد العظيم في الأبحاث الأمر الرابع الحضور في محاضرات المعهد والمواظبه على ذلك الامر الخامس متابعه بعض في الورش الخاصه معروف ان عندنا في كل خمسة او كل ستة لهم ورشه بيجتمعوا فيها بيعينوا بعض على طاعه ربنا على العباده على العلم فكان في اجتهاد بفضل الله سبحانه وتعالى وكان في تفاني في التقار افكار قيمه في فقرات الورش عندنا برضو يعني الامر العظيم في اختيار افضل الورشة مساله روح الفريق أن كان يجمع كل ورشة يروح عظيمة وده ظهر جدا جدا في أثناء الامتحانات أثناء أنهم كانوا شايرينهم بعض بيسعوا أنهم يعنوا بعض على المذاكرة في الإفندات في الجولات فده كان لابد من أن نكرم أفضل ورشة عندنا أفضل ورشة في الفرقة الأولى وكان رشحها مربي الورش الدكتور محمد عبد الرحمن كان مربي ورش في الفرقة الأولى وهي ورشة الأخت فخورة بن قابي جزاه الله خيرا ورشة الأخت فخورة بن قابي وأعضاء الورشة كالآتي فخورة بن قابي محبة الخير ذات النقاب الأسود ريح الجنة فاطمة صلاح أسماء سعد بشائر الهدى رضاك ولا شيء سواك رقية محمد جزاهم الله خيرا عن مش يعني مشاركتهم واكتهادهم ومتابعتهم في مدة الورش عندنا أفضل ورشة في الفرقة الثانية يعني شرفت بالقيام عليها وهي ورشة الاخت ريحانة المصطفى صراحة من اول ما بدأنا في في الورش ولاحظت جهد هذه الورشة جدا ورشة الاخت ريحانة المصطفى جزاها الله خيرا يعني افكار قيمة واجتهاد وكان عندها يعني غير على اخواتها ومراعاة ما. يعني الدرجة حتى بعد ما معت خلص بعتت مشاكل وبعتت مرحوظات منها فجزاها الله خيرا واعضاء الورش الورشة ويعني هنا في مفاجأة في الورشة دي ان الورشة دي كان فيها اعضاء من الفرقتين وده ما حصلش يعني صراحة في أي فرقة تانية أو في أي ورشة تانية إن الورشة الوحيدة اللي فيها أعضاء من الفرقة الأولى والفرقة الثانية وده أمر جميل جدا إنه نتعاون مع بعض ونكون في يعني تعاون بين الورش لا سيما إذا كان الأمر لم يؤثر على الورشة الخاصة لكل أخت نحن إن كل مجموعة أخوات لهم ورشة. فأمر جميل إن هم يواظبوا على ورشتهم وبعد مع لكن اهم شيء المحافظه على الورشه الخاصه الأخت كان من الفرقه الثانيه الاخت ريحانه مصطفى الاخت الله محمد الفاروق من كان الرحمن عبد المنعم الأخت وسام أم مريم. الأخت آلاء النجم الأخت سجدة خشوع الأخت مالي والدنيا جزاهم الله خيرا من الله سبحانه وتعالى أن يعينهم دائما أن نكون دائما مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الآن بقى يعني اللحظة اللي انتظرها جميع إعلان أوائل الفرقة الأولى بالمعهد القرآني القرآ الدعوي يعلن إن شاء الله الدكتور محمد عبد الرحمن فليتفضل جزاهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بنبارك لإخواتنا وإخواننا في الفرقة الأولى والفرقة الثانية بإذن الله جل على يعني هذا العمل وطبعا في فكر الكلمة اللي قلناها ليكوا قبل كده لا يتركنا أحدكم عملا استعمله الله جل على فيه يعني لما كان بدأ بعض الناس قالت الناس تسيب المعهد أو إن هي ما عادش هتكمل معانا أو كده فضل الله جل على الناس بدات ترجع تاني والناس فضل الله جل على اجتهدت اجتهاد والناس اللي كانت تسيب المعهد دلوقتي يبقى معانا فضل لا من الأوائل طبعا كله فضل لا كسبان يعني مفيش حد خسران خالص باذن الله نرجع لو على حتى اللي اللي ما نجحش في بعض المواد أو اعيد مواد أو كده أو ما دخلش الإمتحان ده كسبان ان استمع ان الله جل وعلا واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هو عمل عمل يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم طيب بإذن الله نرجع هنبتدي بذكر العشر الأوائل وإحنا طبعا بفضل الله يعني كل المصححين أو كل المراجعين اجتهدوا جدا في التصحيح حتى كنا بنتعامل بربع درجة يعني بنتعامل بربع درجة في كل مادة بحيث اللي احنا منظممش حد مثلا الأول التاني وكلها مسميات في الأخر وفضل وإنا كلنا كذبين بفضل الله جل وعلا طيب المركز العاشر الأخت أم الدحداح مجموعها طبعا درجة من ربعمية تلتمية سبعة وستين ونص النسبة المعوية واحد وتسعين وتمانية من عش المركز التاسع الأخ عبير أبو المكارم، 368.5 وثمانية وستين ونص، النسبة الماوية اثنين المركز الثامن سجدة خشوع، المجموعة 369 تسعة وستين، النسبة الماوية في المركز السابع أمنية عيد عائدة، المجموعة 371 واحد وسبعين، النسبة 92.7 من المركز السادس الأخت إسراء عبد التواب المجموعة 372 النسبة المقوية 93% المركز الخامس الأخت هبة فرج المجموعة 377 النسبة المقوية 94.2 من المركز الرابع الأخت فخورة بنقابي المجموعة 378.5 النسبة المقوية 94.6 من المركز الثالث رقيه محمد المجموع 379.5% تسعه سبعين ونص النسبه الماويه اربعه من في المركز الثاني في سبيل الله المجموع 385% خمسه وتمانين النسبه الماويه سته وتسعين من المركز الاول وإن كنت أعتقد بفضل الله على يعني قبل الامتحانات أنا عارف أن هذه الأخت سابت اجتهادها معانا في كل المواد فضل لها أنها تطلع الأولى الأخت بارك الله فيها الأخت خديجة محمد فرج المجموعة 397.5 النسبة المقوية 99.3 أسأل الله جاء وعلا يبارك فيها ويبارك في جميع إخواتها وطبعا الواحد حزين كان نفس الأخ يبقى بس يعني ان شاء الله يطلع اي حاجة لكن للأسف ولا شوالأخ ربنا يكرم ان شاء الله في التوفاعة اللي بعد كده بيش مجلسة بيش أخي وكان فيه الأخ محمد أميني بن حميدة ربنا يكرمه مبتهل معانا بيش <تصفيق> أخي يمكن السنية ان شاء الله ألف ومروك للجميع وان شاء الله ربنا يجعلوكم جميعا حسناتكم جميعا وفي حسنات الدكتور حزم شمان ومشايخنا وعلمائنا وربنا يستعملنا جميعا إن شاء الله خير جزاكم الله خير جزاكم <تصفيق> الآن مع تكريم وإعلان أوائل الفرقة الثانية بالمعهد القواني الدعوي وإن شاء الله دكتور حازم إن شاء الله يعلنها بإذن الله ويتفضل إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني طبعا ما خلاص معدوش الفرقة الثانية بقى ألف مبروك بيته سنة ثالثة دكتور محمد رفعت ربنا يعني يرده سالما يا رب بإذن الله إلى المعهد طبعا مش إلى مصر يعني لو مش عايزة رجع مصر <تصفيق> كان بيسمى دفعة الأحلام دفعة الأحلام وكان مستني يوم الدفعة دي تتخرج فيعني إن شاء الله بإذن الله يعني من أبقى منا بإذن الله وأقامه على الطريق هنشوف اللحظه دي مع بعض اللي ربنا هيرزق انه يكمل باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا الثبات حتى الممات يا رب اوائل الفرقه الثانيه بالمعهد القراني الدعوي المركز العاشر بمجموع 90% مسلمه وافتخر طبعا عشره يا جماعه 3 سنين دلوقتي يعني فكل يعني اخت بالاخوات دول هتقولوا فين الاخوه وفين الرجال ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الدفعه الجديده ان شاء الله يعني إن ربنا قعدنا كده وبدانا قابلنا دفعه جديده لازم هنراعي فيها الموضوع ده باذن الله سبحانه وتعالى التناسب في المستوى بين الرجال والنساء إنا ما عليش يعني إيه يعني والله أعلم بما وضعت وليس تتذكروا كالأصدر ربنا قال والله أعلم بما وضعت العاشر مسلمة وأفتخف 90% المركز التاسع 91% جنتي في صدري المركز الثامن 92% بنت الأقصى شرف قابي المركز السابع 93% رسولي عند العالمين طبعا مجموعة من 3300 فيعني في ايه, ايه انا اقول المجموعة للنسبة المقوية بس ضبط يعني ايه ويغني ان شاء الله المركز السابع 93% رسولي عند العالمين المركز السادس 95.4% ام حمزة المركز الخامس طبعا التفاق ده جماعة ده مسيرة يعني دول كانوا أبرز شخصيات في الأبحاث أبرز شخصيات في النشاطات في الجولات في كل حاجة وأنا يعني حزين أن بعض أخواتنا ما انتبهوش لقيمة مادة الورش يعني لدرجة يعني زي ما بنقول كده يعني أختنا إرهام هي الأولى على المستوى النظري زي السنة الفات بالضبط ولكن موضوع الورش نزلها ولكن كلكم كسبانين وكلكم متفوقين بإذن الله يعني وإن شاء الله وإذن الله أبشرها المركز الخامس 95.7% وتسعين المصطفى المركز الرابع 96% وتسعين للفردوس أختنا أرهم المركز الثالث 97.5% وتسعين الأخت النشيطه سل ربنا يسددها ويبارك فيها أخواتها المركز الثاني 98% وتسعين في أول شهيدة في الإسلام المركز الأول 99% أختنا دكتورة أمال أمال الأقصى ربنا يبارك فيها ويسددها ربنا يبارك فيكم جميعا ويوفاكوا جميعا فرحانين لكم والله يا جماعة كأن بالضبط كده بناتنا بيتفوقوا وبيفرحوا ربنا يس... جزاكم الله خيرا يعني لا يستعون إلا في آخر اللقاء نشكر الله سبحانه وتعالى يعني أنمان علينا بهذه النعم العظيمة وتم هذا العمل في هذا العام يعني كل الله ورحمته فبذلك في اليفراح وخير المجمعون الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يعني يكون ختامنا إن شاء الله الدعاء الشيخ هذه شوش إن شاء الله يعني يدعو كده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله اللهم, الله. الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وآل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم انا نسالك رضاك اللهم إنا ان نسالك رضاك اللهم ان نسالك رضاك والجنة نسالك ربنا رضاك والجنة نسالك ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين لا تتوفانا الا وانت راض عنا الله هم لا تتوافن إلا وأن تراد عنده وعلى طاعتك أعلنا. اللهم ثبتنا على طاعتك الى ان نلقاك اللهم ثبتنا على طاعتك الى ان نلقاك نعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سددنا ووفقنا وارشدنا اللهم سددنا ووفقنا وارشدنا والهمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارزقنا العمل اللهم ارزقنا العمل اللهم ارزقنا العمل اللهم علمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وجلاء غمومنا وهمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا أقول قولها وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومع تكملة الدعاء مع الدكتور حازم اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أبارك في هذا المعهد الكرآني الدعوي اللهم أبارك فيه يا رب اللهم اجعله حقا معهدا قرآنيا دعويا يا رب اللهم بارك في القائمين عليه وفي كل من شارك في بنائه وسددهم واهدهم سبل الرشاد يا رب وارض عنهم اللهم اخرج منه دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومربين ومربيات ومجاهدين ومجاهدات اللهم بارك في هذا المعهد للأمة يا رب اللهم بارك فيه اللهم انفع به اللهم انفع به اللهم انصر به الاسلام يا رب اللهم بارك فيه اللهم يسر لنا هذا الامر يا رب اللهم يسر لنا امر التدريس في المعهد يا رب اللهم بارك فيه يا رب اللهم اجبر نقصنا فيه اللهم اجبر خللنا فيه اللهم اجبر تقصيرنا فيه اللهم امدنا فيه بمدد من عندك يا رب اللهم ان تقحمنا امانه لا طاقه لنا بها وان فإنما دخلناها ابتغاء نصرة دينك وابتغاء رضاك عنا وابتغاء أداء الأمانة يا رب ولكن لا طاقة لنا بها إلا أن تعيننا يا رب فإنا نسألك مددا من عندك اللهم امددنا بمدد من عندك اللهم زدنا علما اللهم زدنا فهما اللهم زدنا عزما اللهم زدنا سدادا وتوفيقا اللهم اجعله ميسرا مباركا على من اداره وعلى من درس فيه وعلى من تعلم فيه، اللهم بارك فيه يا رب، و... اللهم فيه، وأخرج منه ثمرة عظيمة لنصرة الأمة. اللهم بارك في في موقع طارق يا رب، اللهم بارك في هذا الموقع يا رب، اللهم بارك في القائمين عليه، اللهم امدّه بمدد عظيم من عندك يا رب. اللهم يا ربنا انفع به في كل مكان على وجه الأرض يا رب اللهم يا ربنا ألف بين قلوب القائمين عليك وجعلنا كلنا يا رب خداما لدينك خداما لدعوة دينك اللهم أبد هذا الموقع بمدد من عندك اللهم اجبر خلله اللهم اجبر تقصيره اللهم اجبرهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم نارة يا رب لكل الدعاه إليك ولكل المعلمين على سنتنا نبيك. يا ربنا اللهم ارزقهم من يمدهم ومن يعينهم ومن يوجههم ومن يرشدهم ومن ينصحهم اللهم ما كان من خبث فيه فاطرده عنه يا رب اللهم ما كان من سوء طوية فيه فاطرده عنهم يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اننا نسالك الهدى والسداد اللهم اننا نسالك العون والمدد اللهم إنا نسألك الهدى والثناء اللهم إنا نسألك العون والمدد اللهم إنا نسألك الهنى والسنات اللهم إنا نسألك العون والمدد اللهم ما أخطأنا فيه ونحن نريد أن نخدم دينك اللهم ما قصرنا فيه ونحن نريد أن ننشر رسالتك اللهم ما أخطأنا فيه وما أجرمنا فيه وما نكثنا فيه فاغفر لنا يا رب فما كان لنا من نيه إلا ابتغاء رضاك وإلا نصرة دينك نحن بك وإليك وإنما نحن بك وإليك وإنك وإنما نحن بك وإليك فسامحنا واجبرنا وارفعنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحلين سبحانك الله, الله بحمدك شأنه لا إله إلا أن تستغفرك جزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصقنا دائما لما يحب يرضى وأن يجعل هذا العمل خلاص للجيل الكريم لا يسعون في النهاية ik heb het dat ik het heb gedaan, ik heb het gevoel dat ik het heb gedaan, ik heb het gevoel dat ik het heb gedaan, ik heb